السلام عليكم ورحمه الله وبركاته, وبركاته. يسر, يسر منتدى طلاب طب انشم و دبليو دبليو دوت, دوت, دوت نت نت ان يقدم دابليو لكم دابليو هذا الاصدار المركة إن شاء الله نعم آه هو على فكره السوبر سمر دكاتره الورق اللي معاه اللي هو اللي معاه زياده مكتوب فيه كام ده نفس الكلام بس يعني ايه بالتايب رايتر يعني او كمبيوتر واللي هو الورق على فكره مكتوب فيه اللي هو نظام حلو قوي اللي مش بتبقى احلى من الورق كمان الكبير الورق وبعدين مش بجمع مع بعض بصوا دكاتره كنت على فكره اللي هو الورق ال a اللي انا عامله لكم بنظام؟ اه هو ده. آه. ممكن تلاقي موجود فيه وفيه آه. هو ده, هو ده في ان شاء الله النهاردة اذا كانت. النهاردة اذا كانت موضوع على فكرة موضوع صعب شوية. طويل قوي ومليان اه ديتيلز كتير قوي. بس حاجة جمعه بقى. تجميع جندا جدا جدا جدا نهاردة. يعني لو مخداش كلهم مش مشكلة. يعني متوقع ان احنا نقدرش كلهم بصراحة. بني مش هندوس عليكم وقت متعب وخاص نوقع بعد كده. مميش ده ان احنا نتعب. نحن شاء الله. نعم? Infections. اه نعم? Infections. لا احنا خدناه كله بس هنعيد تاني هنعيد تاني. احنا ايد لا لا ما فينا في ناس كريكر خدوم فهيباليكوا هو اه ان شاء الله كتر ان شاء الله عشان بس نوتة مهمة اذكم عليها ان شاء الله يوم أربعتاشر. أربعتاشر احمد يوم أربعتاشر ان شاء الله بقري إيه؟ بقري إيه؟ تكوا على النت باليوم بقى أربعتاشر بقيس لنا رب العالمين شو معشرين أربعتاشر العالمين حتى الساعة يعني من الساعة الساعة أيام اللي هو أربعتشوا ده يوم اتنين صحباتنا ده يوم الاتنين بداية كمل الاتنين كده الاتنين ده يوم جميل يعني معايا فناء يحبر ده يوم الاتنين وأربعتشوا في الشهر معايا. اتنين تلات أربعة بعد كده ايام بقى كلها أحد الاتنين تلات أربعة معايا هعمل مراجعة سريعة جدا من الساعة سبعة لتسعة ان شاء الله خلص بإذن الله يوم عشرين سبعة اللي هو انا المجموعة هنا يحضروني يعني الم... نعم سبعة تسعة صحبات مايا هي أبو سجمان هو بلوغتلي لي أو أنا الجراحة شد الجراحة هيدكم كمية مواعيد غير يعني برياسة خلاص عشرين سبعة، أنتوا خلصتوا من المنهج. يعني طب سؤال. يعني أنتوا متوقعين إنه هو عشرين سبعة وهو رجل ده بيقوله خلاص عشر عشرين سبعة. يعني هيعمل الدي الايام الجاية. ده غير بقى المطري ونظام الدور المطري. مختلف. اللي هو ايه 24 ساعة, ساعة يعني نظام مختلف تماماً عن أي حدث. معانا ده كده؟ أوه. فالفكرة ايه? يعني هو يخده من تسعة على ايه على <تصفيق> لا لا هي لا مش <تصفيق> دي دي دي, دي, دي, دي ليه بقى دي الكاتش أب يعني دي كاتش أب يعني يعني إذا كتلة اللي هو اللي فات منه أي موضوع يعرف الحاق قبل, قبل ما نعمل مرقعة تانية لين في مرقعة نتعامل ال M S Q شاء الله قبل الح قبل المحنق راحو ال M S Q المحن نسا حنج جدا مين مين الطالب قبل ما اللي هو اللي كان ما حضرش بعض المواضيع او فمجهولة او اي او بعض الموضيع مثلا ما تسميهاش ما ده ممكن يحضر الحزد دي ان شاء الله 14-6 بداية ان شاء الله يوم 6 دي البداية بإذن. اه وانا هنزل لكم بإذن الله رب كل اسبوع باسبوع الجدول بتاعه ان شاء الله اول يوم ده اللي كانت بقى اهم الموضعين عندنا في الموضعين حمشي كده بنظام معين كده وقت. ان شاء الله نزل بقى كل اسبوع اول موضوع حدى يوم ان شاء الله أربع fertilization اللي هو فايتو 2 462 اي حد ادكاتره عايز يجي من بره يجي من بره اهلا وسهلا نعم اه دي دي انا بعملها يعني دي منها مراجعه للناس اللي عايز تحضر من اولي بس اللي مش احنا برضه عايش برضه معيش الناس برضه اللي هم ايه اللي جايين من بره ما بيبقش متاخرين يعني ما يكونش احنا بقى ايه نرجع يكون مش هم اللي نفسهم ده يلحقنا صوم مراجعه دي بإذن الله ربنا مين قبل والناس اللي حضروا السنة لا انا عايزهم بإذن الله ان شاء الله يكونوا مثلا ايه عارفين معلومات عن كل حاجة بإذن الله ربنا قبل نخش الامتحان الام اس كيو الامتحان ده امتحان كبير 50 درجه وعلى فكره صعب امتحان صعب عندي على فكره دي ام كيو على فكرة كتاب انا مخليه عندي على الكمبيوتر. هنحله بازنه. ده قد كتاب اللحمر. كتاب اللحمر بياخد على الاقل عشر تيام حل. عشر تيام حل. فانا عندي كتاب تاني برضو. فانا عايز نحله برضو. نعم? ايه كتاب الاس. كتاب الاس دي منه. نسبة كبيرة. نعم? اه هو موجود. بس احتمان يتغير بس يجيبه الدول مش مشكلة اشتغلوا منه برضه طيب. ببعت اشي الخضره على الكمبيوتر على النت يا دكاتره بس ببعته منتصفكم ميعاد 14 دي ديت مراجعات بإذن الله مراجعات من سبعة صباحا الايام اول يوم بس البداية بتاعتنا يوم الاثنين ان شاء الله تمام اتفقنا اول يوم الاثنين دوت تمام وبعد كده ان شاء الله نبدأ بقى من يوم حد اتنين كل اسبوع حد 2 ثلاثة 4 ان شاء الله على قبل عشرين سبعة نكون خلصين بإذن الله مفيش من كده بقى الجراحة خلص مرة مرة او على اللي كل الموضوع ده شغل عادي باذن الله وانا في احتماله خلاص يوم 26/6 ان شاء الله يعني في وجهه نظري خلاص 26/6 ان شاء الله او حتى لو انا مش عايز عليكم برضه انا برضه في برتنبورغ وقاعد عمل جدول فانا ريحت الجدول كمان يعني قلت لو انا كمان اسبوع زياده 27 ستة ولا حتى اول 7 مش قضيه مش مشكلة وانا مش براحتنا تمام جدا والأمور ماشيه زي الفل الحمد لله رب العالمين جدول تمام زي الفل طيب نبدأ الموضوع النهاردة. الموضوع النهاردة هو اسمه الخاطئ هو كونتراسبشن. لكن هو مش اسمه كده اسمه ادكاتا فاميلي بلانينج اسمه فاميلي على فكرة موضوعه في غاية اهميه دايما بيجي في امتحانات بكتير جدا بيجي جدا في امتحانات غير كده يا جماعة بيمس واقعنا فعلا وعلى فكرة انت لو انت ان شاء الله مثلا ايه دخلت مثلا في اي حوار مع اي مثلا حد من البلاد الثانيه والراجل ده كان متجاوز هيسألك دايما يقول لك عايز ده, فالموضوع ده, ده على فكره هو موضوع مهم جدا فعلا يعني بتكتب كتير برضه ميزه برضه تعرف العيله دي كتب لها ايه ايه عشان انت واخده شغال في الصدرين ان شاء الله السنه الجايه برضه انت عارف ايه الحاجات دي كلها صدم ازاي داب الدوزز ايه الكونتر اندكيشن ايه الانديكيشن ايه سايد افكت واخدين ميكانيزم اكشن فالحاجات دي مهمة موضوع عايز لما تيجي تذكره انه موضوع مهم يعني من ممكن كان على فكرة ما واسبشن جاي بينسيب يعني يمنع ضد فضد الحمل احنا اكيد ده كتب مش ضد الحمل احنا مش كونترسيبشن لكن موضوعنا اسمه فاميلي بلانينج يعني تنظيم الاسره يعني انت تنظيم, تنظيم الاسره ده حلال معايا ده لكن الكونترسيبشن في احتمال يكون فيه هرمونيه شويه احنا ما بنحددش الناس ما بنقلش الناس ولكننا بننظم الناس تنظيم الاسره تمام اللي هو الحاجه دي يعني مثلا الناس مثلا ايه متجوزين لسه انتباع دين بس ايه اخروا شوية الحملة بس ما يشت نفسهم شوية كده شد حلم شوية او ما يتعرف على بعض كويس شوف هل هي ممكن يستمروا ولا يستمروش فممكن في الفترة في الاوانية دين او مثلا واحد لسا نخلفها تشم نفسها بس من الخلفة دي وبعدها تحمل تاني فبس الفترة دي ممكن سنتها كونتراسيبش واحدة جبرت وخلاص بقى مش عايزه اطفال تانية ستة ست كبيره بس عندها يعني حاجة 40 سنة فمش عايزه اطفال في المرحله ديت فيها مال فورميشن عاليه وفيها وتعب ومشقه عليها جدا فهي عايز مش عايز فترة دي مش عايزه احمل فيها حمل فدي كلها دكاتره دوائي الفاميلي بلانينج تمام او الكونترسيبشن طيب بداية الفاميلي بلانينج ده على فكره موضوع كبير في عندنا احنا ماشيين كده هنفاجئ ان في وحدات اسمها تنظيم الاسره ويبي تعالى عليها ديفيجن كتير قوي وحدات تنظيم الاسره حتى دكاتره سامعين عنها تنظيم القصة دي على فكرة لو مهمناكم منكم ناس هاشتغلوا فيها على فكرة دي واحد دي على فكرة مش هدفها بس ال-contraception كان ال contraception عايز لكم فرق ما بين contraception وال الفرق بين ال-contraception عن- temporary Method for prevention of conception يعني زي القرص كده وسيلة كده ده كانت تستخدم فترة معينة ممكن وقفها والفيميل تحمل بعد كده very safe أي مشكلة لكن في حاجة تانية اسمها sterilization يعني ستيرلايزيشن استريل يعني عقيم ستيرلايزيشن ده كده اللي حمل بعد كده خالص فديه تيرميننت فور في فرق كده بين الكونتروسيبشن وفرق ايه بين contraception ممكن تحمل تاني دي خلي بالكم وظائف تنظيم الاسره اول حاجة الكونتروسيبشن تاني حاجة الاستيرلايزيشن مش بس الحمل بالعكس يا كمان قبل يحملوا يعني علاج الانفيرتيليتي مش بس كده كمان لو واحد recurrent abortions, ممكن يساعدوها treatment in case of recurrent abortions. مش بس كده كمان ده كمان اللي هو دكاتره الكونسلنج لو واحد بتجيلها ريكيرنت فيتال مالفورميشنز فبيساعدوها بدلين الاسره مش رست بس limitation. Of pregnancies. Ale nie contraception, infertility, treatment of recurrent abortions, akhira, counseling in recurrent congenital fetal malformations formations. tym momencie, mianowicie, to jest to, co jest w nie jest nie jest w jest to tym خلي بالك ده كده ان مفيش وسيلة مهما كانت تتخيلها في في خيالك دي مية في المية ده كده كده تعم كان حتى ربط الانميب. حتى ده ممكن يحصل مع حمل. فخلي بالكم ان مفيش طريقة نهائية لمنع الحمل. لا ممكن يحصل برضو ايه ممكن يحصل برضو ممكن يحصل, يحصل حمل. فخلي بالكم فير اللي بقى دوت الراجل ده راح قال لك ايبقى قال لك احنا نعتبر ان كل وسيلة لها نسبة خطأ صح؟ لها فنحسبها زي الفيلر ريت نحسبها بتحسب فهو عمل كده معادلة للفيلر ريت او في اي وسيلة تمام كده تتخيلنا الفكرة دي ان الفيلر ريت دو بتحسب مش في المية بتحسب بير 100 وومن هوندرد وومن بيستخدموا الوسيلة بير يير عشان كده بتاع دايما نكتب لك ايه اتش دابليو واي نسبة الخطرة دي كاترة نسبة الى 100 وومن بيرير يعني نسبه الخطا ل 100 وحده بيستخدمها هذه الوسيلة لمدة عام كامل بلا انقطاع كم منهم ممكن ايه يحملها معايا يا شباب انت بتحسب ازاي بقى ديت الرقم ده بقى الرقم بنحسب ازاي اه دي ممكن تيجي لكم كيس في الامتحان ممكن تيجي كيس كده في الامتحان يجيب لك رقم يقول لك طب انا هادلك انتوا بقى ناس شاطره في الحساب ولا مفيش فعلا اه والله العظيم يا جماعة الناس بتوع الطب دولت ضعيف حاجه اسمها حساب خالص يعني ما بيعرفش يحسبوا اه مشكله كبيره طيب انا جبت كده بيسر شوف كده واحده يحل المثال دوت لو احنا عندنا دكاتره 500 واحده 500 في مين بيستخدموا وسيله 20 شهر منهم مثلا حملوا يعني هنا في عندنا 500 في مين مع بيستخدموا 20 شهر فيه في حملوا 20 شهر منهم حملوا حسبتها ازاي طيب 10. نعم ستة على 500 انا واف على ولا ستة على خمسمية بس بشرط ستة على الخمسيه دي تستخدمها عشرين شهر يفرق ولا لو شهر واحد يفرق يعني مثل وسيلة دي استخدمها شهر واحد ستة حمله او استخدمها عشر سنين ستة حمله في فرق من الاثنين ولا مفيش اكيد في فرق صح يبقى بنحسبها ازاي يا دكاتره بقى بص ريموند بيرل قال لك ايه عشان تحسب وسيلة الخطأ أو خطا او نصف اي وسيله في الدنيا تحسب ازاي بقى دكاتره <تصفيق> a number of failures اللي حملوا or... <تصفيق> على total of exposure يعني كل الشو, كل السايكلز, كل يعني كل cycles كل 500 مع دا في مية يبقى الف ومائتين عشان نحسب في النهاية هندرد ومادرية لو حسبنا المعدة دي دا تمام هنا هنا اللي هنا ستة على خمسمية في عشرين في يطلع دا ديها كامل ها يطلع دا ديها يعني مثلا احنا قلنا مثلا هو زيرو مع زيرو, زيرو مع زيرو تمام كده يبقى هنا ايه ستة واثناشر وهنا خمسة وعشرين ها دا ايه يعني تحت بقت مية صحلة من الصحب وهنا التوصب على مية يعني صح؟ سعر من عشرة. ما هو خمس في مين لا لا اكتب اكتبه اكتبه تحت. اكتب معاني يا تكاترة يعني الناس هنا بص هنا على ايه هنا اللي حملوا كلهم معاني يا على على عدد السايكلز كلها يعني الناس اللي هم الفيميلز في عدد الاشكر هده في ان في الف متين. يمكن تحت السهم الساعة مش هتوب خمس مئة. خلاص ماشي صح كده كله مكتوب تمام. معاني يا تكاترة فهمتوا ألف دي عشان خاطر 100 برير ميت في ميل في السنة فبنتيضرابي هنا مية في اتناشر شهر يبقى الف ومتين معايا شباب طيب خلي بالكم بقى ان في نوعين عندكم برضو فيه هنا فليل ريتس في نوعين من فليل ريتس خلي بالكم معايا شباب فيه هنا خلي بالكم فيه بس مش مشكلة عن فليل دي ثاني اللي حمله على التوتال منصف كل السايكلز كلها لقى دام في عشرين شهر اللي حمله كام؟ ستة تمام؟ واللي تحت total months of exposure 500 female في, في 20 شهر يبقى 20. بس كم؟ في 1200 ليه 1200 عشان يطلع التمييز في النهاية؟ 100 per هي يا جماعة القانون على فكرة تحفظ بس لو انت ركزت يجد ايه سهل فهمه فهمه سهل خلي بالك ان انا عندي كيه failure rates في عندي اتنين failure rates للعلم بالشيء مش هتسئله فين في الأورا للعلم بالشيء ايه عندنا في حاجة اسمها typical use rate يعني ايه typical use rate يعني اذا يعني لو الراجل دوت خد الكتالوج بتاع على هذي الوسيلة قعد ارى تمام وكل شيء ماشي تمام يعني هو استاذ مساء دي زي ما كتاب يقول بالظبط زي ما الكتالوج بيقول بالظبط فدي اسمها typical او سوري اسمها perfect use rate يعني ايه perfect use rate يعني استاذ مساء دي 100-100 perfect use يعني هو خد الارى يعني عندك يا جماعة الكندم مثلا هناخد ان شاء الله ليه استخدام معين على فكرة بطريقة معينة كل ده بقى ليها طريقة مش مثلا كده ايه الناس سمعوا كده في كندم كده قوم خلاص كندم بيستخدموه خلاص لا ده ليه طريقة معينة لو ستور المطلقة المعينة ديه ده كثرة ده يسمعها perfect use rate اما ال typical use فده رجل الشارع انه ما قراش حاجة سدمة مسيرة وخلاص يعني مثلا في الكوندم على وضع مثلا ايه كالواجه المثال يعني ان الكوندم failure rate من ثلاثة ليه تلاتاشر في المية ده ده في المية ده perfect use 15% هو التيبيكال يوز ريد فالبيرفكت يوز ده كتر يعني ده كده بيستخدموه يعني واحد اه كل حاجة تمام بيستخدمها لكن التيبيكال يوز معاه دكاتره ده لا اي حد بيستخدمها كده مش على السال اي حاجة اللي هو التيبيك يعني مثلا ايه اللي رسمها محمد خلاص البيرفكت يوز انفورميل ده خد اللي كل يوم اورس لكن تيبيكال يوز ده احنا ننسى فلازم نحط نسبة النسيان ده في الخطا بتاعهم واخدين بالكم فلازم تعرف ان في حاجه بيرفكت يوز حاجه اسمها تيبيكال يوز طيب خلي بالك بقى يا دكاتره احنا عايزين ندي بقى ايه قاعده عامه لاي وسيله تمام هنقولها دلوقتي لكن ليه ليها حتى في الامتحان ممكن يجي يقول لك ايه جيب اون اي وسيله اوف فيها ايه لازم بص كده في اي وسيله فيهم كلهم الايديا بتاعتها ايه؟, ايه الفكرة بتاعتها الايديا معاه فكرتها ايه معاه تاني حاجة الميكانيزم وده في الادفانتجز في اختصار كده اقول لكم عليه اسمه ناصر ناصر يعني ناصر كل المسجز تقريبا ادت تقريبا يعني هتكتمع كلهم في بعض المزايا إنه هو يبقى اول حاجه ان نو سيستميك سايد افكت زي كاندا مات زي الاسترايليز رطب الالاميد زي اللولب غالبا ما لهوش نو سيستميك سايد افكت تمام الحاجه الثانيه الاي افبل كلها متوعطره في كل صادات مليانه وسالب الحمض ده كش كمان يجيلنا كمان ده مع معونات ابريقيه وسلمان الحمل هي افيليبل جدا وفي منها مدعم ده فينا شريط ده بكام بخمسة 65 قرش الشريط يعني ارخص شريط في الدنيا دي كلها معايا 50 قرش شريط ليف جدا 50 قرش ده كلها مدعمه وكلها افيليبل جدا ده تاسيف يعني مش هات العيله عشان خاطر امنع الايه كونتروسيبشن لازم كلهم سي ما حيوان خاطرش من ايه بالبنت او بالست عشان خاطر ايه عشان تمنع الكونتروسيبشن ما انتلهاش يعني بـ بـ مع اختلاف الدرجات بس هم كلهم على فكرة لهم برضو صح ولا مش صح واخر حاجة القهر يا دكاتره ري انا بقول لكم ايه انا بأخذ هنا اللي هو القاعدة العامة الادبانتجيس العامة نو سيستيميك سايد افكتس وابيلبل واسيف وافكتب وري طب ايه انتس اكيد يا كده دي, اتنين دي اكيد في كل وسيلة في difficulty. اكيد في كل حاجة في حاجة صعبة، تمام؟ زي كل إرادة مع الحم صعبة على ليه فكرة. ليه دIFICULT؟ إنه لازم ما تنساش. ده في إرادة معي، أوره هلكم إذا كترا لو ثمن أخرد بس ساعتين في مشكلة. تخيل أنت خد بالساعة بالضبط وقت معين أي اختلاف بالساعات لو نسيت بس ساعتين مشكلة كبيرة. ممكن تنسى أورس، ممكن تنسى أورسين. اللي هو اللي بمسل متعب برضو تركيبه يعني غلس برضو. فكل حاجة أي فيها دIFICULT. تاني حاجة بس معظم الوسائل doesn't معاده تكلم بصراحه ما عاده doesn't prevent against sexually transmitted disease ما عاده كاتر ما يعني كله ما بيمنعوش اجينست سكس ترانسميتد ديزيز يعني ممكن كل زي يعني خلي في أي وسيلة على على على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 عند في كاتيجوري ذكر هرمونال في هرمونات وفي كاتيجوري نون هرمونال ما هرمونات يعني عندي في تو كتّعريات عندنا في هرمونال ونون هرمونال يعني في هرمونات ممكن يستخدم ايسوبروجسترون وفي نون هرمونال ما هنا أي هرمونات خب نبدأ أول حاجة بعد الشرج نبدأ بالهرمونال نغير شوية الترتيب عشان هرمونال صعب عايز نخلصها عشان نخلصها ده عشان نبقي بعد كده حتى هي لو انت عايزين شوية مش أضيع باقي بكل سه وصار هرمون هرمون على طبي استمرار في الورقة الكبير المتابعة اللي بقى الصفحة الثانية حاول بس حيط الغاف لهرمون بقى اللي بقى الصفحة الثانية انواع الهرمونات اللي امتدمها هذا كتب ايوا عبارة عن ايه؟ عبارة عن ايسجن وعبارة عن, عن بروجسترون هنرجع نفتكر مع بعض تاني تانية كلام قلناه في الهرمونز وكان كلام صعب شوية عليه فاكرة اسلام الاسي وكان في جنريشنز فكرة يا شاكرين. ايه ايوة كان على استروجن هذا كتر. والاتفاكر معايا كان في عندنا بقى ايه? ايه عندنا فيه? كان عندنا فيه نيتشرال. ايه صح? وكان عندنا فيه السيمي سينستيك. لو حتى كان فاكر كان في حاجة اسمها إيسينايل استراضيول. حتى انا شاهد فيها ان الاستراضيول لو اتداخل عن طريق البقء يا دكتر لو داخل الدم هيتكسر في الليبر مية في المية. لكن ضفنا عليه استراضيول. يمتهرب كان في المية عشر في المية بس للدم. لما ضفنا عليه اثنان جروب بيخش في الجسم 10% دي كويتي كويس يعني كويس مش وحش لكن انشادي ما بينتهيش عايزين طماعين في حاجات اكتر ضفنا هي تكاتره ضفنا على الايثان ستايل ميثايل است وده بقى اسمه اسمه ميسترانول الميسترانول لكن قلنا ده بيتعمل بيتعمل بيتعمل بالليفر جدا ليه عشان خاطر يبقى اكتيفيتد بيتكسر من ستايل استر يبقى اسمه ايه استر وهذا بقى كاي كسته تانية تانية فين في الليفر عشان يبقى ان يعني الليبر بيكسروا عشان, عشان, عشان يبقى اكتيفيت عشان ايه ان اكتيفيت يعني بيكسروا مراتين عشان اكتيبيشن وبيكسروا عشان ان اكتيفيشن قلنا يا لا بص الليفر. الليفر ده حاجة غالية قوي صح غاليه جدا الليفر. الليفر. بلاش في الايسيل استريد عشان كده معظم الرصا الحمل كلها فيها إيه؟ فيها, فيها ايسيل في مستخدم نوع الإستروجن هو مين هو Semi-Sensitic اسمه Acyl أو aethinal إستداول aethinal إستداول ده ده قتلة أو ده المين إستروجن aethinal أو في حهوم منحه طيب مين يفكر بقى ذه كان فيه جروبس منها وكان فيه generations أيوا البرجسترون عندي first generation وعندي second generation وعندي third generation هيكت صعبة قوي وكان first generation كان فيها إسترون وكان فيها بريجنين ولا كان دانستو استرون دكاتره دا كان عندنا اه ما انسى طبعا ما انسى اكيد يعني استرون دم وبريجنيين كان ده ده كان 18 كربونه مش اسمه استرون تعالى الاستاجن وده كان 21 كربونه لينيسيا ده كانت قصدته مثال واحد على كل حاجة اللي نسي الحاجات دي كلها يفتكر معايا دلوقتي في البريجسترون اول بريسترو مصنع كان اسمه فيرست جنريشن يا بعد كده الجيل الثاني يا بعد كده الجيل الثالث والجيل الأول في عندي إستران 18 كربونا وعندي بريجنان 21 كربونا حتى الإستران كان بتعلق كله يعني لا نور. نور نور نور يعني لا فإحفظني مثال واحد مشهور جدا اسمه نور إيزيسترون نور إيزيسترون وإحفظني في البريجنان برضو مثال واحد اسمه إيه؟ اسمه المبادة إيه المبادة؟ ميدروكسي بروجسترون أسيتيت طبعا عندكم كلها اذا كان الماب اوكي طب احفظي مثال واحد اسمه ليفو نورجيسترل ليفو نورجيسترل ليفو نورجيسترل ليفو نورجيسترل ده كده مثل الكاثرة. حد يعمل ايه ده اسمه ايه? مكتوب ايه? سايلست. سايلست. ده في نور جستيميت. نور جستيميت. هيا شكتبين هونت. هاريكم الكبر بتاحها. اهو. وصل الكاثرة الكبر ده. اقرى عليه كده البرجسترول ولففها كيه عشان تقروا عليه على, إيه؟ على الكبر نفسه. نور جستيميت. دي اده كويس حاجة تانية اسمها جينيرا فيها البرجسترون تان اسمه جستودين يعني الـ تمام كده؟ اللي فويا بقى كده اقرع عليها جستودين جينيرا جستودين جستودين مكتوب عندكم البرجسترون ده اسمه جستودين ده ثرد جنراشن معاه احنا شفنا ايه كمان نور جستيميت اللي موجود فيه؟ اللي موجود فيه السايلست عايز شفوكم كمان ديزوجستر في دولة تان اسمه مارفلون اه اهو بس ده العلبه اهو ليه الففه كده بقى ايه ركبنا عليها المرجلون اللي هو البوزيشنال تاج اسمه, اسمه ديزو جيستري طبعا الدكاتره انواع دي انواع دي غاليه يعني انواع دي مثلا في الثلاثينات 30 جنيه مثلا الاغراض نظره بقى يعني ايه كان الانواع الاوليه دي مثلا ب 50 قرش مثلا بجنيه وربع لكن الجديد ده بقى الجديد بقى حلو جدا الجديد بقى حلو في ايه يا دكاتره ان هو اقوى في البوتنسي قوي جدا فعال جدا وفي حاجه ثانيه تت مشكلتك اكتره مشكله الادويه دي اللي هي السترون دي معايا السكند جنريشن بتطلع شعر يعني تعمل هيرشيزم شويه تدخل عيانه دايما تقول لك ايه الدكتور مش عايزك مش المهم انا حم عشان ما تخنش فعلا الحاجات دي كلها على فكره كل ما تبقى انت يعني البيجسترون دوت كل اللي هو في جنريشن سكند ليه اندروجينيك سايد افكت ليه اندروجينيك لكن السكند جنريشن اقل كتير جدا في الاندروجينيك سايد عشان كده خلي هتسمع دي لما في الصيدليه تقول يا دكتور من فضلك عايز دوا ملحم اللي ما بيتخنش مين اللي ما بيتخنش عندكم دكاتره انواع عندكم ادكاتره الجاينيرا شفتوها الجاينيرا عندكم هيجيلكم دلوقتي عندكم سايلست اللي هو في النورجست ميت عندكم ادكاتره المارفيون مارفيون ده مارفلس يعني مارفل رائع مارفلس يعني جميل جدا مارجنون فده ما بيعملش ايه ما يتخنش العان مع ذلك الحاجات انواع الدواء الرخيصه شويه بتتخن عان بتدفعات على الهرمون الشنب وطلعوا ده يمكن عضلات خلي بالك الاندروجين دوت بيمل الجسم عضلات فعلا يعني الهرمونز إستروبريسترون بيمل الجسم ميّم، صورت عنده الترتيش، لكن الأندروجين بيعمل رتيلش ويكوّل عضلات كمان، كمان عضل، يعني بقت لحمة، يعني تاخ تاخينا لحمة وميّم، الهرمونز العادية تاخن ميّم بس تبطل الأرست كله يفش تاني، لكن الأندروجين حيصير أندروجين تاخن عضلات ده عبّد عضل شوي. طيب نبدأ بقى نبدأ موضوعنا ده نبدأ بالهرمونز اللي هما تبي إستروبريسترون فيها عندي بقى نوعين. انا عملت تأسيمة جدا جدا على فكرة للcontraception. ليه؟ متوقع يسادي يجيلكم نظام جديد. لما يجيحل اسئلة ليه كتير جدا للcontraception. كلها بيكلهم بيحاولوا جديدهم حاجة بديدة. فبقى ايه؟ الفكرة نفضل حاجة واحدة بس. يقول لك ايبقى. انا count on. progesterone only contraception. او combined contraception. هدي على فكرة لمجتشي قبل كده ودي المشكلة وقت ليها انت وعلى فكرة هم لو الألب التراثي كتير ملا جدنا اللي متجمع كلها على فكرة يعني كلهم ايه يعني لو انت تلاحظ كده ان الكومبائن اللي فيهاش بروجستروم هول نفس او يعني باي طريقة تاخد مع نفس الاكشن ونفس الأي دي ونفس الأدف نفس الأدفان نفس هرمونز واحدة واخدين بالكم بس التراثات تختلف بس يعني منها حوال منها راس لكن غير مجموعة أخرى فيها بروجستروم بس فأكيد بروجستروم بس اكيد ايديا مختلفة اكيد ميكانيزم مختلف شويه اكيد ادفانس مختلفه شويه عشان مفيش استروجين ودي الادفانس مختلفه عشان ما مفيش ايه إيسترجن. فانا عملت تقسيمه جميلة جدا عملت ادكترا الكومبايند لوحدها خالص والبروجسترون اونلي لوحدها خالص ليه عشان خاطر هو هيحكي لي جالكم السنه دي بالمنظر ده وغير كده كمان دوت نفس الميكانيزم ودوت ميكانيزم اخر وكلهم مجتمعين مع بعض كلام بسيط جدا عشان كده الموضوع الهرمونال ده والله العظيم يا جماعه صعب جدا صعب جدا يعني انتم يعني حاول كده تفكوا كده كتاب الاسم كده أدى مش مشتغل حاجة لكن مع التجميعة دي التقسيمه دي ماسات تو كاجورز بقى سهل جدا عشان كده حبيت ابتدي بيه لان هو فعلا اصعب واسهل حاجة بعد ما دي التقسيمه حبيت دي, دي الاول ولو كنا ده دكاتره ان شاء الله ده يعني انا عايز لكم مش هاخد معانا ساعه بس لو خلصنا النهارده ان شاء الله باذن الله ربع مين ده يبقى كده احنا خدنا النهارده يبقى ايه ده يعني حصه ممتعه جدا مش مشكله دي اهم حاجه دي حتى جميعا معنا من يجيل الواليور طيب نبدأ بها دكاترة بال هرمون بعد من الحمل عبارة من الحمل الهرمونال عبارة في منها فكرة رخص منها حقن. مع كتر. منها تابلت ومنها حق وفي حاجة تانية بس لو ما لا عنديش غير نوعين بس حقتين بس عندي راس وعندي وعند injections معاه وعندي مين بعد كده وعندي tablets injections هيت وعندي بناء ذكره هنا في tablets اللي هي combined oral contraceptives أخيرا دا هنشرح النهاردة اللي هو C O C اسمه ده من إيه شاء الله اللي هي combined, oral معايا. combined oral contraceptives معاه combined oral contraceptives طيب لا لا لا ما في انواع بقى في السول اوندي هناخدها دلوقتي بس انا هفتح اول بس فين في اللي هو هورمونز او الحاجات المحتواه على ايسترو معايا دكاتره خلي بالكم بقى, بقى غصب عننا الدكاتره نحفظ مثال واحد على كل حاجة معلش لازم نحفظ مثال واحد على كل حاجة ودي صعوبة الهرمونات هناخد كده الدكاتره في الانجكتيبلز ليه كده في اسم شيك قوي ممكن تحفظه سهل اسمه مس جاينه مس جاينه معايا فدي سؤال ده يعني اسم سهل شويه مس جينا مع هذا كتره ميز جينا قوي اللي فيها فيها على فكرة 50 مللي غرام الميز جاينا. فيها 50 مللي غرام دم بقى دم بقى جاب راعي دي يعني متخزن ميدروكسي بروجسترون أسيتيد 50 زائد 5 مللي غرام إستراد لا لا لسه لا ده لسه كمان اسماء كتير لا ده ده اول اسم بس. ده لا لا لا لا لا لا على لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وخمسة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فيها, أنواع على فكرة. فيها أنواع. بص يا كترة النوع ده بص يا كترة النوع ده شايفين نوع ده؟ النوع ده في راسة ليها قلوان ولا حاجة بلاور ولا اي حاجة ولا ام واحد لون واحد طب امسك كده والزعب لا يعني ما تفهمينش غلط ما تفهمينش غلط يا جماعة شايفين شايفين الماندر ده؟ شايفين الماندر ده ايه رج كان لون ده؟ اتنين الطول بتاع النبي يا جماعة الحقي اقصد عليكم باللي ده لونين ثلاث الوان صح ثلاث الوان تمام خليه كده نسقي تلف عليه يعني معنى كده دكاتره ان انا عندي في ال سي او سي عندي عندي دكاتره في منهم انواع الراس كلها واحدة صح صح? في اسمها مونوفيديك مونوفيديك ودي تيكر انواع مش موجود في مصر خالص في لونين بس ده اسمه باي فيديك وفي واحد في تلات الوان اسمه تراي فيدك تراي فيزك. يعني ايه ده كده ده اللي كان معكم من ده اللي هو لف دلوقتي كده هنا في المجموعة دي كده المونو على فكرة بناخد قرص ازاي باخد قرص ازاي يا سامر سوري حاجه بناخد كده اي قرص على فكرة مفيش مشكلة يعني تاخد كده اي قرص مفيش مشكلة في اي ليبه الاغراض كلها نفس نفس الكمية, الهورمون, نفس ما يختلفش في حاجة. لكن خلي بالكم بقى في دي بقى في اللي, اللي هو دات ألوان اه هنا دا كاترة الفيميل على فكرة الفيميل ما تبصش على رأس من دي قم ما لقيه بقى بتبص على رأس من ناحية دي هنا في على فكرة أول, خ... أول نقطة حمرة دي ده متابعة كده ماشيين بالترتيب لأن هو خيالك أن كل جرع من كل لون منهم دا كاترة بيقى فيه هرمونز معينة في تركيز معين من ايش بوجسترول فدي تريفيت ده خلي بالكم دوت ده فيه كمية كل هرمون كل لون كل الألوان فيها هرمونز كمية معينة يعني اللون البني ده غير الابيض ده غير الاصفر دوت معايا يا شباب بص التقراص دولت غير الخمس دولت غير ال10 دولت مختلفين عن بعض فعشان كده ما ينفعش تاخد لون قبل لون ما ينفعش واخدين بالك يا دكاتره يعني ما ينفعش مثلا تفكر بقى على الابيض فده النهارده ابيض هتحمر على طول معايا اه على طول ما ينفعش يا جماعه لازم تمشي بالترتيب اللي قرص من ورا فبتدوس على قرص من ورا كده وتمشي بترتيب معين واخدين بالكم فهنا الترايفينيت دوت ده يبقى فيه هنا 3 مثال عندكم مثلا انا أوريكم عندكم مثال مكتوب هنا يا دكاتره هنا ليبر اوف ايستوجين في تراي فيزك والبروجسترون اللي هو في مجموعة من الأوراس. الأوراس الأوراس البني دي بقى بقى ب مع السايل تبصت البرجسترون خم... خمسة وسبعين مية خمسة وعشرين كنت كل... قاله بيزيد وده يعني ده الترايفلار ده على فكرة احنا كتير قوي تمام من حيث تقبل عيان للرص تقبلها حلو جدا ليه؟ لانه غير بيبدأ من السايل بتاعتها معايا ده كثرة لكن المونوفيزك ده سخيف ليه مونوفيز سخيف ليه؟ هو الهرمون كل دول الدورة كلها فالمونوفيزك ممل بالنسبة للفيميل نفسها معايا ده كنمع الترايفين ده جميل في اما الباي فيزك في مصر خالص يبقى الجرعه النص الاولاني ده كتب الدوره يبقى في ايستروجين زائد بروجستيرون المستني في ايستروجين زائد ضعف بالكم يعني هنا خلت اللي الباي فيزك يبقى في نصار الاولاني واخدك ايستروجين النص الثاني بيبقى هنا ضعف مين ضعف البروجستيرون ده اسمه مونوفيزك وباي فيزك وثراي واخدين باك واحد وعش ايه قلت ما عدى معاك كله عدل الرصنا والدقائق وكلها قال لك كلها 21 نص معايا بيديا تد اسابيع هرمونات واسبوع راح ده قانون عام تد اسابيع واسبوع معايا يا شباب طيب كله كله معاك الكلام ده وكله كله نخش بعد كده بقى على على احنا كده عرفنا الايديا فهمنا ان هنا في حقن وهنا في اراص وفهمنا ان هنا الجرعه قد ايه وهنا في وبيوفيزك وبيوفيزك. على على بقى ميكروب اكشن يلا دكاتره ايه ميكروب اكشن بقى الفكره نفس ميكروب اكشن ولا مختلفين زي بعض بالظبط مال فيهم نفس الهرمون تعال بص ادي دكاتنا الفيجينتال ادي هنا الهتروز. ودي, ودي فالوبين تيوب هنا في كمية كبيرة. ده هنا كمان كان في اشن زمان كان بيجي اشن كام 50 مايكرو جرام ده بتاع ومش حلوة فاد بنسميها حتى اللودوز وده اسمها هايدوز تابلتس سواء هل دوز سواء لودوز الايت ده قوي يمنع مين يمنع الاف فوق يمنع الاف اس فوق يعمل ايه يا دكاتره ان هيت مين أوبيليش. سواء كانت سواء كانت اللودوز سواء كانت ال50 جرام ايام زمان قديمه مفيش منها سوق دلوقتي او اللودوز جميله قوي مفيش سايد افكت تقريبا عشرين 30 35 مايكرو جرام اللودوز تمنع البروجسترون في تيوب <تصفيق> بيقلل بوتيني صح؟ معي فلا تاخد أوبن وهتنقل سبيرم وهتنقل زيكوت طب اذا كتب البروجسترون مصنع دوت يعمل في الاندوميتريوم اترفي في اندوميتريوم اترفي صح؟ طب اذا كتب يعمل ايه في السيرفكس بروجسترون بذل البيسكوست يعني يعمل سيك سيربيكال ميوكس يعني ممنوع يعادل مين هنا؟ سبيرمس بس برافو لي ده ده كتب اكشن مرة تانية نقول مرة تانية الإيسترجن بيعمل إيسترجن بإنهيبط فوق ال FSH واخدين بالكم اللي هو اسمه Follical Stemulating هرمون. مبقاش في FSH مش يطلع Follicates يبانى في عند Inhibition of Ovulation البروجيستروم بيعمل إيه دكاترة Inhibit Tupor Plutility بيعمل اتروفيك Endometrium بيعمل Cervical نعم اللي هو إيه؟ ده مصنع يعني ليه Androgenic effect Androgenic فده بيعمل of the Endometrium يبقى مرة ثانيه يا شباب ده الميكروز في أكشن صح؟ طب تعالوا نشوف على كذا ما رأينا هذا كتره الidea. الidea كت ومين أو تاني ها هذا كتره مين على الميكروز inhibition اوف على مين؟ على جماعه هل مش قبله. سيف ولا مش سيف سيف مش ده حتى جماعة كفايته على فكرة تمام يعني تسعة وتسعين وتسعة من عشر يعني نص فيها واحد كل ألف واحد الألف يعني يعني 0.1 per one واحد من واحد من عشرة per hundred one واحد في القلب. واحد الألف نص الخطأ واحد الألف طلعت كاترة reversible مش سبل وده متقال دايما يقول لك بقى ايه اللي هي معاه ايه هي دهاتره الحاجات كمان الاكسترا كونتروسبتيف بينيفيتس اوف كونترسيبشن يعني قال لك هنا ايه مثلا انجكتيبلز او مثلا سي او سي عندي ايه في المنهج استخدام في المنهج فين يعني دي في المنهج بتيجي في المنهج متنقوره كده تعالوا نكتب بقى كده في ايه ايه الفوائد الثانيه هنقولهم الاول على في الميكانيزم معانا دهاتره بعد كده نخش عليها كده نسكنها بقى مع بعض يعني مثلا اذا في كالس انيميتريام بيقل صح صح تاني ايه في البليدين لو عندها بلييدنج كتير لو عندها انيميا مش سؤال تاني على يعني ايه بقلل البلييدنج ليه عشان هي اتروف تبع الميتيدوميتريل قلل البلييدنج وبالتالي تقل الانيميا تحسن الانيميا لو واحد عندها انيميا وقفت الدوره شويه قبل ما تتحسن يعني انا في واحده عندها ممكن عندها بلييدنج عامل لها انيميا خلاص سهله قوي عشان انت توقع عليك الانيميا الحديد ما يقعش في الارض وقفلها لها الدورة شوي. الدوره شويه ما تعالجها بقى كده جالات دوره ثاني ايه رايكم في الفكره دي غيره كويس. طب اتذكرت الديس مينورية ايه الديس مينورية؟ ان انا جامد جدا مع الضوء ليه؟ من ضمن اسباب الديس مينورية قال ان هنا الديس ده بيبقى كده ده مستربت دايق شوية دا شويه ده كده فبتبذل يوترس موجود رهيب جدا، عشان الديس مينورية ده تخين ده من السيربت لو عملته اترافك ايه رأيكم؟ لو بقى اترافك هيبقى فيه وجع في انزاله ولا هو حاجة تافها تنزل على طول يعني بتقلل مين؟ بتقلل الديس مينوريا. بالريط بتاعه اتروفيك ينزل بمنتهى السهوله طب لما نعمل اوفيليشن خالص بنجيب نقلل حدوث اكتاب بريجننسي ما يحصلش معايا اكتاب بريجننسي ابدا ليه يا دكاتره عشان يمنع مين منع الاوفيليشن صح الحاجة الثانيه يا دكاتره احنا على فكرة يعني آه يعني انا سعيد جدا ان في دكتور اسمه محمود فتح الله بتاع الزمالك اكيد يعني اجي بتاع المقنع بتاع دوت مش هو اكيد طب معايا دكتور محمود فتح دكتور من جامعه اسيوط استاذ دكتور محمود فتح الله من جامعه اسيوط ده دكاتره في عندنا ثيوري للكانسر اوفري ايه الثيوري فتح الله ثيوري ايه والله العظيم بتحلل ثيوري يا يتعرض يحصل منه كانسر اي تيشو يتعرض للتروما كتير يحصل منه كانسر حتى الاوفر ده دكاتره اتعرض لتروما كتير ممكن كانسر تروما في الأوبري هو الاوفيليشن فلما انت هنا توقف الاوفيليشن الوفيليشن معايا عشان ده السي و سي توقف الاوفيليشن خالص ما يحصلش ترومر اووري فبتقلل مين تقلل كانسر اووري دا السكت معايا دا جاء ممكن في علاج البليدنج بقى زي بي سو معايا شباب فهمت القصه ايه؟ دي, دي اللي اسمها اكسترا كونترا سيت يعني يعني فيه بنيفتس فيه فوائد بره الكونترا بعيد عن اليماء الحمد اللي فوائد التانية بتعالج على فكرة ايه بص انا كاتبه بيتعالج الديسمنوريا بيتملع على الكانسر النميت مش بتتملع اضرف النميت بتقلل الانيمت بتعالج الانيمتريس بتقلل في بي قلل يا شباب بتقلل التوبرجنسي بتقلل ال... كانسر ايه كانسر اوفري اوكي طب الحاجة اللي بعد كده دكاتره لما بتخلي فيه 6 سيرفايكال نيوكلس صح الاكسبرم دوت بيرفع على فكرة وشايل على دماغه الكب على دماغه كده شايل كده دكاتره ايه شايل داتا كلاميديا جنوريه عشان يطلع يعمل مين هنا يعمل ايه فوق هنا بيلبيك انفلاماتوري ديزيز فلما اعمل هنا سيكريتا باليك ميوكوس السبيرم ممنوع ان يطلع فوق يبقى اللي يحصل دلوقتي ده كده لما ممنوع يطلع فوق اللي هيقلل ايه هيقلل البي اي دي صح ولا مش صح يعني معنى كده كان بتقلل مين بتقلل البيلفيك انفلاماتوري ديزيز معايا شباب خلي بالكم برضه هناخد ان شاء الله هناخد بناء اوفيان تيومر بي 9 اوفيان تيومر ان بعض تيومر دي سابها هو ده, ده في ال FSH اتش فلما نادي سي, سي FSH يعني بعض التيومرز بالي بعض البيناين تيومرز الاوفر تلاقي فيه في حاجة اسمها كوليكتير سيستم سببها وانكريت الاف اس فبعدها هتبقي من شويه اتكاثره الاتش ده كترة. H انت بيمنع مين بيمنع ال FSH يعني هقلل هنا ايه بعض البيناين اوفيان عشان يا جماعه كلام سهل قوي بس مش كده مش عارف اجمعوا انا اكتر حاجة بقرها ان إذا انا يا جماعه عارف حاجات بس مش عارف اجمعها مش عارف اللمه فعشان كده اعمل واحد سكيما عشان نلم القصة دي معايا محتاجين سكيما جامد دلوقتي حالا معايا عشان نلم القصة الطويله قوي دي اللي هي اسمها اكسترا كونتروسييت بينيفيتس وده ممكن شويه اورل معايا شب معايا دكاتره ايه السكي بقى دكاتره ايه احنا عملنا ايه بي سي دي يلا يا جماعه الاي بتقلل انينيا البي بتقلل بليدنج بس ولا ايه ده كمان بي 9 اوفاريان سيستس بتقلل بي اي دي يبقى البي بتقلل البليدنج والبي اي دي وبن اوفاريان سيستم السي كانسر مين ومين اللي كتب ال اوفر ان ميدريم برافو الدي دي مينوريه الاي اكتر بريجننسي وان متريوز برافو عليكم معاشات شباب ده ممكن يروح ما هي مكتوبة عندكم في كورت عندكم ايه ايه ايه ايه مكتوب عندكم كل واحد مع هذا جات فخلي بالك هذا بس ال بتقل ال بيت قلي bleeding والبنان ovarian tumor دي بتقل بتقل إكتبك وتعالج اندومتريوس. الفيبر ادنوز. انهم اعمل. فيها ده كانتها برضو بريست برضو فيه بعض البيناين. زي ما حاجات بيناين. زي مسلا حاجات دي كلها. دي اختلها هوروميات. فممكن تديها سي و سي. تخلي همات كلها سبتة. فبريست ما خلاش فيه. ايوه. نعم. لسة. لسة. نعم. مع بص ده كانتنا في حاجة عندكم برضو من ضمن الادبانتجس. من دمن الادبانتجس ده كمان. كمان. ان اولا كتب لك انا جملة كده ان هي Interrupt the sexual act. Ja nie jestem tego typu. Ja nie jestem tego typu. Ja nie jestem tego typu. Ja nie jestem Interrupt sexual act. ان في ممكن لو نعملنا ادوبشن تبني لصم كويتل تكنيك يعني مثلا يعني مثلا ايه حاجة اسمها حاجه اسمها كويتس انتر فيمورس مثلا انتر فور سلاترا تمام بتوين ذا ليجز بس ما يخش جوه خالص او كويتس انترابس يعني ايه يوصل ده الكورس جوه وعن ايجاكيشن يطلع لبره واخدين بالكم فدي تبع حاجات انتركتشر اكشن معايا عشان كده دامش مش دازنت ايه انتركتشر اكشن فدي ميزة طبعا موجوده في الاقراص ان ليس العلاقة علاقه بسلسله القرص خالص ولا بنقطع العلاقه الزوجيه بين الديد طيب على على يا ايه بقى دي صح ان واحد كل يوم القرص مش الناس تنسى يا جماعة. الناس تنسى طبعا كل حاجة صح ولا ممكن الراجل يجي مثلا ايه يعني مثلا بال بال بال, بال, بال, بال ان فستطيع اديه مش فكرة. عشكال الراس دي فيها بشكل على فكرة. الراس دي فيها ميزة ازاي? ان هي بادية بيوم معين. مع دي, دي رقم عليها رقم واحد. فمفروض ان مع الدورة بتاعتها بالزبط. واخدين بالكم. في يعني مفروض هي تعرف من الراس دي ينسأل دي. فهنا القصة ان هي طبعا النظام افضل حاجة صعبة. النظام مش اصعب. فالدفكال. تاني حاجة ان هي ده اخرى من السايد افكتس ودي يمكن اصعب حاجة عندنا النهاردة هو صياد أ effects of C ودي كانت سؤال لوحده على فكرة سؤال ريتل لوحده هو صياد أ effects of نعم لا, لا لا لا تمنع البي اي دي مش سكش ترجمته يعني هي ما هيحصل جونوريا ممكن لكن ما جونوريا اطلعش تعمل ايه especially tube يعني واحد دبلت تعمل جونوريا اطلعش implement مه صياد أ effects advantages ما آه اه ما وما بقى معانا فخاخه دي مهمه شبخي خدت لكم فهمتوا فهمت الى الفاتح كلام سهله بسيط فهمتوا يا ما يعني يعني في اي وسائل بي لك تقوم تقولي الـ ايه اين mechanism دي advantage مع الـ idea يعني ايه يعني عن الـ نفسه عن الدواء نفسه ان دي فيه إيشترون فيها ايسترون فيها ماشر ان مثلا ايه دي مثلا فيها 50 ميلي جرام ديبو ميتروكش ورس استيت وفيها 5 ميلي جرام استراديروالباليريت التانية فيها مونوفيزيك وباي فيزيك وتراي فيزيك والا w tym inhibition of ovulation, decyzję tuber motility, atrophic endometrium, 6 cervical mucus, advantage is that the advantage a, or a, a, or a, or a, or خلاص؟ انا بقسهم كده هيت. عشان نحفظهم و chest و abdomen و عشان بس تتصليين شواء في الحرز اه لا هو او ده حاجات في الهد head بالكم وعاجات في ال chest وعاجات في في البينت. عشان ما بقى طب ايه في ده ده على فكرة ال دوت عكس مين عكس ال لاحظ كده اخر الدورة اخر الدورة اللي في مين أخر الدورة في مين أخر الدورة اللي بيحصل الاتش بي قل شويه مين ياخد الابر هاند البرج سترو خلينا يا جماعه ان دوت بيدمن البرين بيدمنه بي الاتش كده بيحصل حاجه اسمها سن الياس طب الياس ليه ست ياس عشان ما عندهاش ايستروجين صح يعني القصه كلها اللي معني مش قصه نقص ايستروجين ما انت ما عندكش اتش بس عن... انت ياس ولا حاجه ولا زي الفل تضحك وبتهرج و100 معاذك؟ معاك فمش قصه مش قصه ما فيش ايستروجين قصد كان موجود وخلص هذه المشكله فانا خلي بالك ان كل هذه الهرمونات كلها دقتها هي بروجسترون دومينانت يعني مين دول بروجسترون فتعال عيله من البروجسترون وما عندها ايشن كتير فيها عندها بقى ايه صداع بقى صداع على طول عندها هيديكولجرين معايا يا شباب وتلاقي كده حتى عندها مود تشينجز متضايقه كده وبرده ممكن عندها حتى ممكن في ممكن حتى القدر حتى الاديمه بتتكون في الجسم من البروجسترون وفي الدماغ برده لو في ابيلبتسي عندها او في فوكس عندها اكتيف ممكن تبقى بجد ممكن لها ايبليبس لو هي عندها ايبليبسي ممكن يزيد واخدين بالك يا شباب فالبروجيشن كده كده وعندها وعندها وممكن عندها إيبليبسي. مشاكل بقى خطيرة شوية. يعني يعمل في البريل. يعني ستروك صح أما الإيسترون بيعامل ستروك وبيهزرش ستروك خلي بقى بيعشان دي نقطة مهمة بس دي يمكن اختفت شويه دي اللي بينكم يا ذاكاترة هيتلوح لها رسمه مانا ما وهي من ضمن ال contact users contact lens users معنا يا ذاكاترة؟ اللي عندها الى contact lenses اللي بيحصل بيحصل بيحصل بيحصلة اديمة للكورنية. من البروجسترون البروجسترون بيعمل اديمة للكورنية ما بيعمل اديمة في الاسم كله؟ بيعمل اديمة في الكورنية فلما تحط عليها اللينسه يا دكاتره تعظيم بقى تبقى فيها تبقى كده ايه مش تبقى ريكتر بقى فلما حطت لها اللينس لقيت انا عندها بليرنج شويه اوف فيجن مش عارف اركز في اي حاجة عندي بليرنج لما لو النضاره مش مشكلة لكن اللينس تقول لها عادي جدا اه احنا بنحضر اي واحده من السي و سي لها شوية لو مش فظيعه يعني تقدر تكوب معاها مشكلة خلاص لو فيها مشكلة بقى فهنا بس ايه دي بتعمل ايه لنا ده بتبقى مضايقها شويه قصه اللينس دي بقى على التشست نيجي بقى على القلب يا دكاتره طيب حد يقول لي ده كاتره القلب الكارديو فاسكولار سيستم الايستروجين بيعمل ايه فيه يعني دخلنا خلصنا معايا كده الهيد دخلنا بقى على مين على التشست يلا يا جماعه الايستروجين بيعمل الايستروجين دي في تي صح دي فينس ثامبوس اما البروجسترون وده سؤال مهم جدا بتاع لي فريد تم؟ هيقول لك كده. لا هيخش اللي هيخش فريد بالكونتر سيرش. هيقول لي واحد هيقول له صار واحد. يقول له ايه مشكلة البروجسترون هو؟ هو عايز اسمح حاجتين هايبرتنشن و البروجسترون مع ذكتره اللي هو أساساً زي الأندروجين. تعرف جل كلهم مع نفس الموضوع عيني ويموتوا بدري ليه؟ عشان هدول أنتي ما عملوا هاي برتينشن وده أندروجين ده جوا هذا داعي عندها hyper retention يعليها الضغط شوية بيعمل سلطة التغير retention ويعلي الضغط واثروسكليروس اللي عنده في الراوند حد في فريط على عالي فريد ما محدش قال له في ال... في شرح contraception ما شرحش في الراوند يا جماعة هيشرح contraception على فكرة وهيقول له في الامتحان الأورى هاسألك ايه اقل دواء من الCOC يبيعمل As-Sklerose لو انا عملي As-Sklerose اديها هذا الدواء ما يبيش مشكلة منه اللي هيقول لي على هذي السؤال ده اسم الدواء ده ايه حدينه فول مارك في القورة هو مسايدة واحد برافو عليك عارفين صح معاهدة كاترة فين عربة الماركلون هو ده معاهدة كاترة هو ده الماركلون يا شباب الماركلون الماركلون هو ده الماركلون ده على فكر اقل واحد بيامل اسكولولز لا اقل واحد فبتكروه عشان فعلي بريد جدا ده من السؤال دوت طب بنينيبه كده على البرست يا ده كاتر البرست موكنا بيقول البرست ايه كانسر <أنيكسورس> الفكرة هقول اخر حاجة في درس اللي هو الكنترول هرمونال كونترسيبشن اللي هو علاقه السي او سي بال حتى الان ما تجاتش ما طلعتش تؤكد ان السي او سي ده من كانسر بريست كلام ايه يعني في ناس اه انت لا هو يعني نظري انه هو خاص كانسر لكن الفكره العين اللي بيقولهم كانسر مع سي الواحدة دي aussi مهتمه بنفسها بتروح للدكاتره وكده فيكتشف بدري الكالسيوم برست هو مع مش بيزيد عندها لا ده هو بيتكشف اكتر يعني الواحدة مش مشعه الواحده اللي هي مهمله نفسها ومهملة وكلام زي كده ما بتاخدش راس مع الحمل ولا تروح عيادات ولا بتكشف ولا اي حاجة كانسر ممكن تموت بالكانسر ده يا امه مو... ما بتروحش للدكاتره خاص لكن العيان اللي هم بيروح للدكاتره ويطمنوا على نفسهم ويقيسوا سي سي عشان يحافظوا على جسمهم وعلى جسمهم معايا فدي بتبقى فيكتشف فيهم مش الخطر اللي هم عاجلها كانسر اكتر لا ده هو عشان الميديكال كده اكتر يعني اكتر عنها معاده كاتر يعني هو مش بيسبب ولكن عشان الكميل المطير نفسها بيكتشف عندها اكتر كثر حتى بيبقى دايما في مراحلها البدائيه قوي يعني في early ايرلي كيسز فحتى بيكون طه احسن طيب نيجي بقى كده على مين خلصنا دكاتره هنا تشست نخش على بعد كده نعم انا البريست دي بيحصل بريست. بريست كانسر دمه يتعفين طبعاً بيتملي صح؟ لهو بريست انجورشو دم من الايستروجين وبيوضع تندرنس طب نخش بكه على مين بعد كده بعد كده بعد على على مين على الأبضمن يلا يا جماعة على البنكرياس مين هادر يقوله هادا كاترة ما هي علاقة الهرمونز الهرمونز بي اللي هو بالإنسون ديابيتوجين ديابيتوجين انتي انسون رافع عليكم الحاجة التانية هادا كاترة نخلي بالكم بقى على ايه على الليفر خدتوا هادا كاترة طب يقولي ستونز في مين في كده في ميل وفورتي و... كده ليه؟ عشان الهرمونز عادة تبي عليه هرمونز بتزود مين كوليسترول الاتم بيزود ستونز في سي ممكن عشان بيزيد الكوليسترول في البيل معك كوليسترول... في ممكن جاوب طب الحاجة في, اللي في شيومر ده اسمه هباتك أدينوم. على فكرة ما أنت لوش منه، ناس تلصيوسي ما يخافوش من قصة هباتك أدينوم. وانت طمن طم عينينك برضه. احنا سمعنا نبي بيطلع منها ورم في في في الكبد. ما لا أول ناس بحيس هذا الورم واحد كل مئتين ألف حالة. وده حاجة بيناين. خلينا نبغى اسم هو بصراحة إذا ساعات بيعمل توم واحدة بس ده ما عشان كده ناس تكتشفه. هو ممكن ما اكتشفش خالص. ساعات بيعمل توم واحدة بس هو إنترا. هذا هاملت ده ممكن يخش <يلقشر> يعمل ديج <بيينج> باخدين باكله نوعا عاده اي هو واحد كل 20000 حال يعني انا ممكن بقولهوش اللي هو هيباتيك ادينوم ايه كمان <ويت جين> أنا بقى دوت هو حاجة متنين اتنين <يان بسايكلوز> انا كده بيكتل ديبرشن ده عماله تاكل اصل في يا جماعة دي بريشن ده ما نفس خالص بيلاح يتسعر يبقى عنده يعني جدا صح بيطلع كل غله فيه في في الاكل دوت فممكن هنا الويت جين ده على فكرة اللي بيحصل ده يا اما هي فعلا دوت اكلها شوية. تمام يا اما ادكاتره دام ويت جين ليه ريتينشن وانكريس اندرجن خلي ايه كده المسل باج بتاعها ايه كبير واخدين هنا في ويت جين طب دي بقى على مين على البلفس عندها كثر على السيرفكس بقى لما تهنا في ايستوجين كتير يعمل ايه ممكن ده عندها حتى كمان الايش كمان الموجود لو هي ايسترين دومينانت لو هي ايسترين دومينانت معاي؟ يعني في انواع خمسين جرام. كمية ضخمة جدا من إيسترجن. كان ايه اللي بيحصل بقى؟ اللي بفضل ما انا ده كانت لو كانت عنداش واللي زود حاجة تعرفين دوت نوع من ابثيليا بالسابيك زود؟ بربع عليك بنوعين نوع اسمه ايه؟ ونوع اسيت فاكس قيمس دي بي سيليا لو اداني ايستاجن دومينانت ايه اللي هيحصل هنا الكولمنا دي تمام كنا اسم دي حد يفتكرها كان اسمها دكاتره سيرفيكال يعني ايه يعني الدكاتره هنا الاكت سبكتس دوت بقى دبي بدل ما هو كان كافرد باي اسيت دي بي سيليا واخدين بالكم ايه مع الانتر كورس يا دكاتره يحصل بيديم كل شوية تمام بس خلي بالكوا يا جماعة علاج مين دا يقول علاج هل نعمل لها كوترايزيشن ولا لها ده امبارح كنت انا يوم الجمعه في البادي كورس ده للماجستير هناك تمام كل ما تشوف واحدة بتدي سي... هي بتدي سي... اسئله لنفسها وتشوف كده ايه بالمنظر ده كده تقول بقى عشان لوإذا هذا المنظر بنغير five of bills يعني ماله هو كان eastern dominant بدي أحدها progesterone dominant بس غير five of bills لأنك الله ماشي على نفس البلد كانت ستين مائة ربنا اللي بقى تروح للي تروح يعني هي كانت فوهة صحية فدي ايسترون مع progesterone يطلع لها المنظر ده دولات عيلة عداش أنا أقول اقول فتروح عاد تقويها تمام الآن تحس شنو نار تحت شوي لأن اللي كابي بتعمل بليدنج مع intercourse أو خفت شوية. بعد كده يطلع بعد كده كل يوم يطلع مره ثانيه بعديها في شهر وشهرين ترجع تكبرها مره وهكذا مش كده ده تماما يعني حرام يا جماعة ده فيش كي خالص أو حد يسمع كلمة كي دي فأي مكان في الدنيا ممنوع الكي خلاص يعني الكي في السيرف ده ممنوع تماما من الطب من زمان دي علاجها تشينج التايب اوف بل بس جدا. طيب إيه الذكاتره الذكاتره اللي بي دوت في الفيميل معتمدة على حاجتين على وجود ايستروجين حتى اسمه استروجين يعني استروس بروديوسنج هرمون ده بيخلي استروس وشعره اندروجين وشعره اندروجين ما عدا دكاتره عكس عشان كده الذكاتره تم ابعد عن الانسان شويه تعال نخش على الحيوان بقى نخش على ايه الحيوانات اللي هم عندهم الذكاتره بنضرب من المثل على فكرة في الحيوان في اللي هو طبيعتهم اللي هي السيكشوال نايت بتاعتهم دي حاجة يعني حاجه جميله جدا في شمال مثلا الاغض مثلا لو كانت الاغض ديت هي وقت ما تطلب انتركورس في وقت معين بس وعلى فكرة يحصل الكورس مع مع قط واحد بس بعد ما لو هي تحملت منه هتحس الدرسانه لو اتحملت من غير انتركورس مع اي حد تاني خلاص وهي دورينت وان ريجننسي ممنوع انتركورس تماما يعني اللي هم الحيوانات على فكرة لو هي بيجي لها موسم تزاوج او موسم حتى موسم التزاوج ده مش موجود في الانسان مع ان التزاوج في الانسان كل 24 ساعة سبعة أيام في الأسبوع، سبعة أيام في السنة فهي قصة، مش مشكلة. مع هذا كتر، لكن بق... لكن هناك اللي, اللي هو الحيوانات عندهم مو سنتزاوي. لان بعد كده بتحمل بعد كده بقى إيش عايز تدامل تركورس ثانٍ. ثالث البروجسترون هو ملح. ما ينخدش. تحتاجين تركورس تاني. إذا جيت تركورس فيه. تركورس بقى شابس الناس، استمرت الناس. هو ما خلاص. البروجستن بقل من بقل بيت. خلي بالكم بقى كده مشكلة كم ده ممكن تحصل هو ال المينستروال اضطراب الدورة دي مشكلة كبيرة جدا تحصل في C -C. ممكن تحصل الفيميل تبدا بالسي او سي ودي يمكن اكتر مشكله بنقابلها بتاع مستر ريجولرز زي مثلا زي اللي كانت الفيميل تقول يا دكتور على فكره يا دكتور انا باخد ديراس بصوا يا جماعه باخد ديراس خلاص كده وبعدين جت وقت الديراس مرة ما نزلتش دوره ما نزلتش اي دوره يعني ايه بتاخد ديراس انت الدوره صح تاخد ديراس توقفت تنزل دوره ولا ايه رايكم في الكلام طب في مره دكاتره كانت باخد ديراس ما نزلتش دوره ما نزلتش دوره يبقى قصدي دي دي احنا قلنا بصي يا مدام انت عندك هنا اتروفيك اندوميتريوم يعني البرجيسترون عالي قوي فبطانه الادوميتريوم بقى اتروفيك جدا هل مضايق في حاجة؟ طبعا لازم اقول لها قبلها انت يا ماما في مرة لخبطتي في الارص عشان كنت حامل دكتور لا والله ما حامل ده دكتور كان جوزي اصلا مش معايا يعني انا كان مش شايف مفيش حمل لها بس خلاص انت عندك النوع بس مشكلة ان هو اللي هو الجرع اللي دي فيها برجيسترون زياده فعملك اتروفي للريتم زياده هغالك النوع من اللي هديك حاجة فيها زيادة شوي فيبني إنديميتريم ما يحصلك مرة جاية يحصلك bleeding إن شاء الله وغدين بركة ذكره لما خلي هنا ممكن إيه؟ وهي تاخد دي مخ... يعني تأخذ لراس وتبط ينزل ضغط تأخذ تبط ما ينزلش ضغط تبط ما ينزلش ضغط ليه ذكره دي مختلفة مختلفة عن خالص خالص تاني خالص, خالص. خالص. شيرمان اشير مثلا اسمه كوست بالامينوريه عايز يا جماعه نفكر بس عشان دي حته مهمه ودي حته اولى اللي على فكره بالمشاره في الاختلاف ان واحد تاخد له راس وياخد له راس من غير لاش في الاسبوع ال3 ودي على فكرة قلت لها انت مضايقاك الدوره دكتور مش عايز دورة والله لها خلاص اي الفل امشي راس اسبوع رياحي مش عايز دوره وكملي ثلاث اسابيع واسبوعها ينفع ثلاث اسابيع مش قوم الدورة خالص دي مختلفه عن فين تاني بتقول على فكره يا دكتور انا باخد راس ووقف ينزل دوره اخد له راس توقف تنزل الدورة دلوقتي وقف الأصغال بالي مثلا شهرين مفيش فيش دورة نازلة دي حاجة تانية خلص دي بقى حاجة تسمى شيرمان سيندروم ايه شيرمان سيندروم بس يا جماعة بس شيرمان سيندروم أобра عن ايه؟ أобра عن ان الأكس نفسه inhibited يعني بعد الأضيق كل شهر تاخد دورة فده مش شغال كل شهر تاخد دورة مش شغال فالبتدر الهيب يوصل نص بعد الأضيق قالك ك عم مش شغال على السدي يبات دلوقتي كذا كم سنة نريه إحنا نام إحنا فالفينين وقفها تنزل دورة لكن لما تاخد الراس خلاص مش تنزل دورة ليه عشان الاكسس نيم دي عايزه ايه بقى الكلمات دي عايزه اندكشن اوف يعني بصل من شوية ما دورة ما دورة كان اتركتف لكن وتنزل, وتنزل دورة شهر ما دورة هو من دي ولا بالكم فهمتوا الفرق بين يوبنديك يعني تاخد الاقراص ما تنزلهاش دورة وهي ما تنزلهاش دورة سبب هو اترك في اوف اندوميت اللي بتأخذ الاقراص توقف تنزل دورة ماشي تاخد اقراص توقف تنزل دورة ده كان بوقف الاقراص شهر شهرين ما فيش دورة مثلا ليه حسنا الاكسس أك... نفس الوقت واخدين بالكم بديل اسمها شيرمان سيندروم دي علاجها اندكشن اوف فيليشن دي علاجها تشينج ذا تايب بديها شويه ايستروجين في الهرمونات بس تبني لها اندويترام جديد معايا في الكلام دوت؟ معايا يا شباك؟ خلاص فيمتوها دكاترة فيمتو الفرب الاثنين عشان هو همتو على فكرة الكلام ده هتشوفوه انتو هجدي والله يا جماعة كلها هتشوفوها في حياتكم كلها خلي بقى لكم في برضو مشكلة كانية في واحدة دكاترة يجي لها لا بأ لا, لأ تعرف ازاي يعني انت مثلا الوقت ماشي على رأس حلو كده؟ ماشي على رأس وقفت الى رأس خلاص ما نجدش دي, اللي هي دي. وبعدين تحت الشقه الثانيه ما مفيش دورة برضو بعد تقع في الراس دي لكن دي هتمشي على راسها تاخد لي راس وقف ينزل دم عادي جدا تاخد لي وقف ينزل دم عادي جدا بس بعد تاخد الاراس راس خالص مش تنزل دم ليه مفيش في منظم من جوه عشان تاني ال 100 جاية الجايه دم خلي عايز سؤال بقى لو عندها بليدنج بص لكاتها بقى على حسب يعني واحد نفسي مني دم كده. دي اسمها سبوتنج او اسمه بريك ثرو يعني بينزل الدم اقول لها بوس يا مادم هو انت بينزل الدم بتاعك في اول نص دور اولاني ولا نص دورة تاني عشان نص دورة اولاني اذا كنت رح ادي هنا جرعة المرة الجاية جرعة التل الزيادة اديها اديها ال COC بقاني جرعة الزيادة ايس هو البرجسترون برافع عليك يبقى هنا انكريز ال COC اللي في ايسترش طب لو نص دورة التل فيه السبوتنج ازود لها جرعة مين؟ البروجسترون. بعنا سيو سي فيها بروجسترون زين برافو بس كده. يبقى عندك قيل عرفت كل انواع البيدين والالمثار اللي مع رسمة لحم. هو بقى. لو جات لك عينة تاخذ وتوقف ينزل دور. تاخد توقف ينزل دور. فكده ورح توقف خالص. ما درب تنزل. أمينوريا. بدي اسمه شرنا عايز انضاق شر. أو فيليش. تبغاه تاخذ لرأس وتبط منشش دورة. طب من دورة. عايزة ايه؟ زود صح. طيب لو واحدة لدي الناس بوتين في النص الدورة الأولاني بدي عايزة ايه ايسترن زيادة نص الدورة الثانية عايزة مين بروجسترون زيادة معاشر. زي ما يا شب؟ هون الله ماتش الساعة كم؟ دسعة دسعة؟ اه هذي فعل تحليل بس الله سيبا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 او يعني انا القصه هي لا لا لا يعني ايه لا لا لا لا لا لا ما, أنا ما أنا لا لا لا لا لا لا ممكن لا لا لا لا لا يعني لا لا لا لا لا لا لا لا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 lisa lisa MDU, i Liczę, i LLU, i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 ايه يا شباب بصوا يا كابتن خلي بالكم بقى الا في حاجه صابتنا ده ممكن في شيء عليها على طول اخر فرصه يعني ان شاء الله طيب بصوا بقى نيجي بعد كده على نيجي بعد كده على بقى يلا يا جماعه ايه هي شباب ما هي معايا ايه بصوا يا جماعة عندنا في اعضاء مهم ايه بقى مخ وقلب وكبد معايا مخ وقلب وكبد مخ وقلب وكبد الكوارث اسمها ابسل يوت كونترا يعني ابسل يوت يعني حرام معاي هذاك حرام حرام تتدين فانا عندها هذه كونترا اندكاشن و المكروه اسمها راتب يعني, يعني ديها ديها. مكروه يعني ممكن تدين لو في دروه خص ممكن تدين لكنها مكروه فعندينا في ابسل يوت هنا في راتب الكوارث ارسل يوت الحياه البسيطه يعني مثلا المخ هذاك حد يني حاجه كده ابسل يوت كونترا اندكاشن طب حاجة كده relative headache migraine طب نيبقى كده ده على القلب حاجة absolute myocardial infarction حاجة relative hypertension hyperlipidemia طب ده كده الكبد حاجة absolute acute liver disease ما حاجة liver voice acute liver cell failure او liver cell failure طب حاجة relative ده مثلا bladder stone معاه؟ بذلك الحاجات التانية برضه ممنوع ندي أي فميل C.O.C ممنوع ندي أي فميل. C.O.C هذا كانت لو عندها إيه؟ عندها ليه ممنوع ندي هنا في Un ليه؟ أو أمينورية ليه في الاتنين أمينورية و bleeding ممنوع ليه؟ ده ده قد يكون ده قد يكون كانسر. والأمينورية قد تكون pregnancy فممنوع لو عندنا Un أو ممنوع ندي فيها C.O.C طب هنا بقى في اللي بقى لو السن اكتر من وثلاثين سنة مش مرتبط ليه طبعا ترومبوس تعرفين مع السن الاعداد البيس بتضعف ترومبوس من الصحرة فممكن يا استمع الثاني الكبير كده ممكن يحصل له ترومبوس بس على يا جماعه الحقيقه ان لوحده لوحده مش كافي ان انا وقف هنا السي بمعنى ايه يعني الاي اللي هو اكتر من 35 لو جات لي واحدة في ميل رياضيه تعب رياضي وما عندهاش اي ريسك فاكتور اخر انا ممكن اكمل لها السي او لغايه لكن لو اجاني فبيقولي فوق 50 سنه وسموكر لا لا خلاص وقف السي لكن ايج لوحده بس يا دكاتره ينفع نكمل لغايه المينوبوز فلو years وقف, وقف لو واحد دخل عمليات دكترة. حد يقدر يقول لي دكترة ليه قبلها شهر قبل عملية بشهر. من هو فيه سي و, سي و سي وبعد عملية شهر ما برجعش لسي و سي لبعد شهر بعد العملية. ايش معنى? عشان ايه? صح? صح? عشان قد ممكن يصل ثرومبوز. من العملية نفسها ثرومبوز. تمام? معاني دكترة? طيب. الديابيتس مليتس ليه ممنوع ليه? هي نفسها ديابيتوجينيك. صح? طب اله مين قال التكل? سيكل سيل ديزيز. كان بيحصل في حاجة اسمها ايه؟ اللي هي السيكلين كده وفاقينا يا كان في حتى اكتلوسيب اوكل كرايسيس صح? ووتس فيها اصلا فيها ايه ترومبوز. كمان باتر خلاص اتا على فكرة يا شباب. على فكرة شباب ان هو ان كفاءتها كفاءة اللي هو الحقن والكفاءة اللي رصت اتا يعني بيحمل منها واحدة كل الف معاها ده واحدة كل الف من فكافيتها عالية جدا جدا جدا عافية كافيتها اقوى من اللولب كمان يعني كافيتها هذه الهرمونز اقوى من اللولب معاها فقوية جدا طيب في بقى شوية نبيس بقى ده كانت اعزالكم عليه نبيس معاها ايه نبيس بقى اه نبي كده اول حاجة ده في لقى فيه هذرا الدوت موجودة في الكتب عندكم بس مجمعها في مجمعها في الـ الـ يعني هي في ورقه اسري جوه لو انت دورت عليها فهي موجودة جوه على سي او سي معايا على سي و سي في شد كده اول حلقة دي نعم نعم حد تعرفه سيكوينشال بيز عباره عن سبيشال بيز هو كده عن ايه دكاتره عن في النصف الاولاني بدي ايستروجين بس من غير بروجسترون معايا يا شباب نص الدوره الثاني بدي ايستروجين بلس بروجسترون يعني سيكوينشال بيز يا دكاتره في النصف الاولاني بدي ايستروجين بس واخدين بالكم نص الدوره الثاني ايستروجين مع مين مع البروجسترون ايه جدا جدا جدا, جدا. ايتش ان ان يعمل كانسر ايه اندوميتريوم وكمان بريست كمان فعشان كده لغينا تماما حاجه اسمها سيكوينشال لغينا اللي هو كان في الأول نص اولاني ايتشن بس اتلغت تماما حاجة اسمها السؤال الثاني ايه دايما ازاي بناخد ازاي ازاي بصوا يا شباب عشان هنا ايه خطا هنا شائع شويه ان هم ييجوا من اليوم الخامس ده كلام قديم شويه بيتاخد بدري يعني ممكن من اليوم الاول يوم الدوره تاني يوم الدوره واخدين بالكم مع ده بيدي هنا الثاني البرودكشن اقوى واخدين بالكم طيب خلي بالكم بقى ان اول ما بتبتدي اول يوم مع الدوره بس اعتقدش ده بيضر خالص يعني ايه بعد كده كده متوقع تنزل الدوره في الاسبوع الفري لكي لكانش دع يعني على فكره خلي بالكم ماشيين احنا ازاي اول يوم اول ما تجيء الاغراس بس بدايه الاغراس بسمع الدوره اللي هو يوم تاني يوم يوم الدورة ممكن افضل خمس يوم الدوره زي كامل القديم لكن بعد كده مش ماشي من الاغراس ده عشان كده حتى اللي عارفين المصري بينسوا جامد قوي فكان ايام زمان يا دكاتره زمان جدا على مع اليوسايدي اللي هو ناس سات كان مدين ااا مساعدات جدا لمصر للمصر دا دام بنزل لهم رسمة الحمل ومنزلهم كنديمس كان منهم كنديمس بقى تحفر والله العظيم ما من خضوع لنا اه والله عارف يا جماعة بلولنا الطويلة دي كده? اختراع اخترعت ازاي كذا بلولنا دورا كده. اه لعات ما الأمريكا رح نزل لنا شو حنا بين ثلاثين كمية ضخمة كذا بالكنديمس اه والله رح هب راح تراع بلونة هاي متولة دي. يعني الدات اللي بلونة دي كان كندم. كان بلونة في الاول. اهو عضاء عظيم. معاش ده كان قدسة. <تصفيق> كان كندم امريكا دي فظيع كان قوي جدا. ده بلونة تبخ بلونة قد كده ما تفرقعش. فكان كندم يعني حاجة فبعد بعد كده الامريكان بطل يبعطو اي كندمز. ايه اراس. بس قال لك ممنوع. ممنوع بحزنهم كندم مرة تانية. اهو الله نعم. لدي حاجة تانية. معاشب ف فالقثره ايه زمان بقى كانت في حاجة اسمها نورمنست حديد مش موجود دلوقت. ايه حديد دوت يوم عاملين 20 قرص سكراتره هرمون وسبعة دراس في الاخر كده فيهم حديد فده كان إيه؟ يعني مع الدورة تاخد حديد فده كان بيقول عشان بقى ايه عشان بيوزن في وكده فورفري ولا بقى عشان ايه بقى كده حديد فهنا كان ايه? كان سبعة واحد عشرين أورس واحد أرس ده هرمون سبعة دراس حديد فطبعا خلاص تأخذ بالترتيب <تصفيق> نور منست حديد نور ده كان بتاع قديم شوي مع فتخالفه عشرين أورس ليه? عشرين واحد عشرين حديد ليه? عشان فيملي ما تبطلش قبل. كل يوم تاخد أورس ما تبطلش وكان في قبلها برضه كان ايه? قالك إيه هنخاطركوا برضه عشرين واحد عشرين يعني ما فيش عشان ما تنساش تاخد كل يوم تاخد قرص تتعود على كده ما تيجي سبعة أيام سبعة أيام بتنسى بتنسى النظام تمام فلا كل يوم تاخذ دوت نور ناس حديث او تدي سبعة تسيب ولكن مهم تنو عارفين ال ال الدخول إزاي واحد أرس ده سبعة تيام خلي بكرة بيجي أي فيميل لو جاتي فيميل في العيادة أو تقول ترى عادت أستخدم رأس من الحمل الله لها اتفضلي رأس من اي شيء لازم أعمل قبلها. أخذ منها قبلها إيه؟ وإيه كمان؟ Examination, investigation to exclude kontraindikations. contraindications. Państwo, to jestem bardzo zadowolony z tego, że jestem bardzo zadowolony z tego, że jestem bardzo zadowolony z طب نستقرسين تعمل ايه؟ خدو دلوقتي وبعدين قرس بعدين في عادوا برده قرسين طب لو اخذ من الورسين بقى لو اقتم الورسين 3,4,5,6 توقف القرص خالص لها دوره معاها دكاتره وترجع تاخد قرص من جديد مرة تانية بس فيها عقاب لأن كده ولا تعدي كده و هوتعدي عقاب فيها عقاب يزم ايه ليه عقابة هتاخد لازم وسيلة مساعدة لمدة 14 يوم. حاجة اسمها باك اب يعني ايه باك اب يعني تستخدم كاندم او تستخدم حتى اللي هي فيه رص فيه رص كده حط حط في راس في راس كده تحط لبوس تحط في المهبل اسمه كونترسيد ده ضد كونترسيد بس الكلمه كونتراديت في يعني نزرع بذر ضد البذره ضد العيب كونترسيد معنى كده فان سيت ده, ده عباره عن لبوس ده حاجه كده بيتي حاجات كيميكال بتموت الايه بتموت السبيرم سبيرمسايد فخلي بالكوا فاهم باك اب لمات كام مات عشر يوم ده قبل موت 24 4 شهور يا شباب طيب شويه لو رجعت خد قرص دلوقتي رجعت بعد شوي تعمل ايه تاخد قرص ثاني ايه المشكله خلي بقى انا هل في ادويه ممكن تاثر على السيوسي يعني في ادويه ممكن تقلل الايفكت نفس ناس او و سي, و سي اللي هي منزني مثلا اكيد ايه طيب الترسيكل الوحيد ما بيقصرش يعني الوحيد ما بيقصرش على سيو سيو معاها زي ايها ده كتب ليه تبدأ بزي يعني يعني نعم ايوه بزيو ده ايه انظام اندوسر انظام اندوسر في الليفر زي نين مثلا طبعا اسمها انتي باتكس انتي كومبالغانس يمكن لها طب ممكن ده كتبه السيو سي بقى تؤثر على ميتابوليس البعض ده الاخرى يعني هيا اتخلية تحرق في الليفر زيارة امام؟ زي مين؟ هو في عمي المسلمين مشهورين جدا قرابة عليك، اللي هي و Oral Hypoglycemic يعني استفهمت أورال ممكن سي سي اللي هو هي طبعا Oral Hypoglycemic مع COC كذا حاجة قصف الليبر وهي نفسها فدي مشكلة المخديم باركة او مع أورال السي سي مع أورال في حتى بقى لكاترة حتة فنية جديدة قوي امتى امتى ندي السي و سي يعني سؤال مساكل جاية لك واحدة مساقةة تديها انت السي و سي جاية لك واحدة عملة اختار الـ تديها انت السي و سي واحدة والدة تديها انت السي و سي معاي Bethiger واحدة قالت في الدورة عادية تديها انت السي و سي يعني تم ناخ agedوى مثالك واحدة قالت بعد بعض دكتور دكتور الدورة دكتورة أنا الداكد94 النهاردة تانا هويوم الدورة تديها انت السي و سي النهاردة طيب واحدة دكتور باسم نعم لا الإكتabic دكتورة في يوميه سندى سندى ال abortions تعتبر كدورة عندنا الإكتabic وال مع في أو. نعم مشكلة مش مشكلة, مش مشكلة. مش مشكلة. مع لكن امتى بعد؟ بعد ولادة بقى امتى؟ بعد ولادة؟ هل بقى؟ هل هي دا كاترة؟ هل هي؟ هل هي؟ بترطع او لا بترطعش؟ طب اين فرق بالاتين؟ ترطع مترطعش ايه الفرق بالاتين؟ رب ان البرولاكتنة دا كاترة اخياء دوت اللي موجود في السي و سي بيقلل اللاكتيشون حاجة تانية برضو مهمة جداً في حاجة نستوى برضو مهمة اللي الايشون بيقلل برولاكتن حاجة تانية كمان ان هي اسمها ده بيعمل ثرومبوس خلي بالكم ان لسه واده عندك رودي فاكتورز كتيره عشان ده ممكن يعمل لها فخلي بالكم <تصفيق> عمرنا في حياتنا ما شفنا واحده حملت في اول 28 يوم بعد الدليفري خلاص فلو هي واده وما بترضعش ممكن بعد 22 يوم ممكن نبدأ نديها سي مع بعد اربع اسابيع ممكن اديها سي لو ما بترضعش لو بترضع بلاش احسن بعد تشوفي مش بس تشوفي همشي على حاجة تانية اراس تانية ما تقللش اللبن. عشان لو بتردع هيقلل اللبن لو تلاه سي و سي. فمشي على اراس تانية بتقل ما بتقللش اللبن. معي همشي على وبعد ستة شهور هارجع مرة تانية على ايه على سي و سي. واخدين بركة دي كترة. لما لو بتردع بلاش احسن خليها على اقل بعد ستة شهور. نعم. بتردع ايوة. مشي على ايه? لا كتش مش كيف طبعا. ممكن تحمل عرضات. وهي جاي دلوقتي حنجلها دلوقتي خلت ده كترة فهمت القصة دي؟ طيب في حتة بقى لطيفة قوي حتة دي بقى حتة زيادة كده ده كترة بتايف الأورال ده شغل أورال يقول لك بقى ايه؟ لي بقى ايه هي الورنينج سيمتونس للسي او سي يعني لما تصفيك عيادولها يا دكتور ان عندي كذا تترى هاده كترة بصوا ده كترة جمعت لكم تجميع حلوة قوي اسكيمة حلوة قوي السكيمه دي فيها الوارنينج سي ايه بقى بص دكاتره كلمه دي لا اكس الام كلمة X دكاتره كلمه اكس زي هيديكس معنى دكاتره الايه دكاتره خاف يكون ايه ابدومال يكون عندها ايه كوليس تايتيس بانكرياتايتيس صح معايا ممكن الكبد ادينوما ممكن طب السي تشيست بين خايف ان هي دكاتره بلونري امبوليزم ماي كارديال انفاركشن طب هيدك وميدرين ممكن طبعا. طب اي بين مين جاي يقول لي دي اي بين بيحصل ليه ايه اللي يعمل وجع في الانين وبس يكون من الدماغ ستروك يعمل هيدك او ميدرين يعمل اي بين. اي يعمل اي بين. اي يعمل اي بين. معاي? الاس سيبير لج بين. اجلات وباحة جدا خايف من ايه? دي بي تي برابا عليك. يبقى انت خلاك اي واحد داخل سيوسيه و سي بالالات حاجات دي. تم كده? بيه ابنونها البين. او تشيست بين. او صداء. او اي بين. بين او سيبير لج بين. خلاك دي من دي معانا فيه هنا مشكلة. خلي بالك من دي مهمه جدا يا جماعه الاكس مهمه عشان تتابع عيانه بتديها رسم الحمض خاف متى خاف من الاكس فالسؤال التاني انت نوقف رسم الحمض ماذا تفعل به السي و سي عايز تحمل مره تانيه برافو عليك كمان هي هي مقتل هي ممكن تكون هي هي بقى خلاص يعني هي يعني هي هي هي والله هي هي احتمال برضو تطلع. صح ضيب ماشي ايه كان يا شاب غير اللي غير ايبه اللي حاجة زي كده حاجة من حصل الاكس حصل صح او كونتر انديكيشن ظهرت معاي ايبه كونتر انديكيشن او الاكس او اخدت وعايزت مرة تانية معاي او ان هي خلاص مش بحتاجها راس مالحانه مرة تانية طب سؤال هي تكاترة بذل اللي قلناها دوت حاجة اللي قللي اجيبلي علاقة ما بين السؤال ده مهم جدا ممكن يجيلك ده امتحان امتحان نفسه جيلك. يقول لك جيبنا كامنت عن C O C and tumors دقيبلك كده دكاترة في الأزهر مرة C O C and tumors هي رايق يقفل سؤال ده إيه تومر اللي بيديد مع C O C وإيه تومر اللي مع C O C أولاً كانس برست شو تقول لك عليه نعم اللي بيزيد اللي بيزيد ده كترة اللي بيزيد هباتك ادينيما صح كده وكانسر سيروكس اللي يقول لي كانسر سيروكس امامي نعم اللي يكتب ده الكلام يتقال في بعض الروندات اكتبه؟ بيحصل ترمه غلط وش هي دي قصة قصة يا جماعة تمام؟ هقول لكم انا بقى سنة الف تسعمية وستين الف تسعمية وستين ده ده اللي اتعمل فيها ال سي او سي ايه اللي حصل حصل بريك ثرو او رو يعني في الكانسر سيرف ذات جدا قبل كانت عشان ما تحملش في أوروبا وكده استخدموا الكاندامز عشان ما يحملوش. لكن بعد ما بقى خلاص البين سيف ان هم مش خالص بطلوا يستخدموا يعني حتى الواحد كده لما بيقرا كده كتب التاريخيه كده كده بحب كده ده تاني الدكتور بيكلمه اللي هو البروستيوتس والله العظيم قام ايه ان يا جماعة لا تخلو معاكم لا تستخدم الكاندامز الكاندامز ده قال لو دفعت دفع اكتر حتى لا تستخدم مش حكش كده يعني فالكاندام ده على فكره يعني في ده في علاقات اللي هي كده مع بروستيوتس دي حاجة على فكرة مش مستحبة خالص بتقلك سنسيشن قوي ده ما اقول لكم بعد كده في فعشان كده بقى اللي بعد دي مش ده تقنيات الفري سكس sex من غير كاندا مشان اللي هو free sex ده ده طبعا بقى هيما بيلوما فايروس بقى ده في زاد الـ ال cancer. فهي بتزود مش عشان خاطر هي بتعمل منظر ده وإن كان في بعض الناس كده انا معاك لك عشان بعض الناس يقول عشان تعمل لكن هي عشان خاطر free sex يعني بقى sex من غير candoms. فبقى انتقال زي هيومن بيلوما فيروس اكتر طب بتقلل ايه يا دكاتره بتقلل Cancer ovary cancer endometrium, endometriosis, fibroid, zahra zahra. benign ovirium, benign breast, To będzie na dzień, na dzień, na الأنواع بس دي جديدة. لكن بايه كله هيترص زي السي او سي بالظبط هنفاجا ان في زي بعض بيبقى فيها اختلافات بسيطه جدا تعال نبص نظره ده شيء جميل وجسم منظم جدا بكثر انا برشح اللي ده ده دا تكريد يا اما من الورق اللي هما على السوبر سمك السوبر سمري, الشوبر سمري. خلاص كده يا دكترا مع ورق ورقتين a بس والله العظيم جميل جدا نعم عن نيستور ليه يا دكترا يعني ملخص الدروس كلها وقاعدين فيه فيك ومجمع التجمعات كلها خلي بالك يا دكترا التلخيص هو هاير فانكشن يعني ايه يعني انت لما تقعد تفصل تفصل تقعد تشرح كده ده معنى كده ان مش مجمع كده انما متجمع زي كده هتقعد السوبر سامري ده مول ولا ده مجمع تجميع عملته من سكيما جامده دي اللي ديها هتخليه متجمعه ومتفكين كده وانتخدمه بسهوله موضوع زي الموضوع اللي خدنا ده اتدمه بسهوله قوي ذاكره النهاردة والله مية طبق مية بقيدك ان شاء الله بص داكاترة بقى اه في حتى هنا بقى ايه بص هنا بقى في, في معلش؟ معلش اللي هي الايديا بتاعته بقى عندنا في ال Progesterone Only Methods progesterone بس في مئة انواع في مئة دكاتره في نوع وبراعا لولب لولب اسمه Intra-Eutrine سيستم وبار على الدوله بس لورد محشي من جوه بروسترو محشي بروسترو ده ثمنه دكاتره 700 جنيه 700 جنيه ده تسوي الدكتور عدنا كان الدكتور كان في عز لوب بقى ده كان ايه عز اللوب ده كان عباره عن الاي اس ده بيديهم بره بمبلغ كبير يعني اس ايه بحوالي 100 جنيه يعني كان رخيص بس ما انتشرش عز لوب معايا كده فهنا الانتراتراين سيستم ليه اسمه انتراتراين سيستم ليه دوت محشي بريستون من جوه في ريليسينج سيستم بيطلع الهرمون بكميات معينه مقننه معايا فاسمه انتراتراين سيستم لو ل اتحط جوه ويطلع هرمون لوكال هو طبعا ممكن تستخدم كونتراسيبشن لكن مين مجنون يستخدم اي او اس بصعوبية جنيه صعوبية جنيه بديل للولاب العاية بخمسة وعشرين جنيه ونفس نفس نفس كل حاجة كونتراسيبشن اكيد ليه اهداف تانية غير الكنتراسيبشن انا دلوقتي يا تكترة الاي او اس اللي هو اللولاب المحتوي على بروجسترون ممكن يا تكترة راس اسمها بي او بي على فكره يا تكترة بروجستن هو التنسيتيك بروجسترون اسمه بروجستين او بروجيستوجين بروجيستوجين البروجسترون بيطلق على الطبيعي بروجسترون الطبيعي لكن بروجيستوجين او بروجيستن ده سينثيتك فدي عشان تضغط على الفتاحه اللي هيخش يقول البروجسترون اونلي بيلز انت عارف دي في هيعلم عليك معايا ده هيعلمه معايا اسمه بروجيستن Only بيلز طيب ممكن بعض كاتره تبقى حقاً برضو صحيح لمساعة ممكن ممكن تبقى ايه كمان؟ ممكن اذا كترة؟ بدل ان تبقى انجكتابلت كمان؟ ممكن تبقى اه تبقى, تبقى. تبقى فيها اذا كترة تحت الجلد تتعام كده؟ امبلانتس إمبلانت. تحت الجلد حط هنا كده معايا كده؟ بين كده ايه؟ بس حط في النص كده معايا تحت الجلد على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 بالرص وعندي الانجكتوبرز وعندي الانفلونزا عشان يابا نحفظ ميساء مثال او مثالين على كل حاجه يعني مثلا الله يحفظ عليه ان في نوعين في حاجه اسمها بروجستا سرت برو تي بروجستا سرت تي فهو ليه تي ليه عشان لو لا تشكله تي تي شيت طب ليه اسمه بروجستا سرت سرت يعني انسرت يعني يتركب و يعني يعني بروجسترون الطبيعي على فكره دولات بروسترون طبيعية وده بيعيش سنة واحدة بس بيكمل بعد كده ببي اكسفيرد بعد كده في ناس تانية اسمه مارينا ولا مايرينا مش مارينا صح مايرينا او اسمه ليبو نوفا مايرينا ده في يا دكتورة ليفو نور جستريل ده بعيش خمس سنين معاه دكتورة كترة بقى? اشهر حاجة في شايفين يا ده كترة اللي رضي? دي كلها بيو بي. اه عندكم في كده مثال. في حاجة اسمها عندكم مايكرو نور. نور اشترو. اشهر واحد فيه مايكرو لوت. ده شهير جدا. بس رجوع مايكرو لوت ده. اهو. مايكرو لوت. ده مايكرو لوت. ده فيه بقى في ليفو نورجستن تاتين مايكرو جريم. اللي انا بكتبه مش بكتب دوت ده حلو قوي ده على فاكل برده بكتبش دوت ده معاه نوع تاني بكتبه جنيه اسمه بقى إكسلوتون. ده شيك جدا اكسلوتون معاه او فيه اللي هو جديدة او اسمه ليينوسترينون ليينوسترينون معاه شاب جرام. بصوا حاجة اونلي بينز. مختلفين هذا كثيرا سي مختلفين في ايه تعالى بعض واحد اثنين ثلاثة اربعة, خمسة ودي واحد اثنين ثلاثة اربعة, خمسة ستة, ستة يعني معنى كده هو قرص في خمسة قرص يعني معنى كده اطول دورة لاي فيميل صح ولا مش صح تمشي ازاي الفميل بتاخد قرص كل يوم كل يوم بلا انقطاع طب اذا ممكن تيجي اب تيجي ماشي على راس لا مش بريك تيجي دورة عادية ما ماشي على راس معايا يا دكاتره ما بتبطلش دي مش عليها برده واخدين بالكم يعني خاخذ 45 ار س ليه لعشان عشان ده طول اطول دورة لاصل اي في مي واخدين بالكم خلي بالكم ار انت عايز يروح على بوينت ما بتمنعش الافيليشن اكيد واضح من كلامي يبقى من دورة دوره يمشي عليه الميل فانكشن بيشتغل اوجليش بلاكس ما عرفناش بس عشانهم اني بيشتغل او اوليشن عارفين تاخدها جديده ولا استني شويه اختي طلعت تنزل لي والله ما اعرف انت وحظك انت وكفاتك من البتاع لو الميليا قوي مش هيحصل توبج للمينسز هتنزل عادي جدا لو الاوفري والاكسس ضعيف هيحصل انفيشن او ما اصلا تخبطه في الدورة يعني اسوء حاجه البروجسترون ده كله دوت اكبر سايد افكت اللي كانتها ولا اضغاث الدورة يعني في مينز على فكره ما فيهوش سايد افكت كتير الا مينسا ريجولار دي اسوء حاجة اسوء حاجه هي ديستربت دي اساسات غير كده او بصراحه حاجة فري ايدل ده ده بتاع الحمل ده, ده بتاع الرضاه عارفين راس الرضاه هي دي اساس الرضاه البروجيكتمنت هي دي اللي عايز تكتب دوت لو مايكرو لوت تيبل او تكتب اللي هو تيل اكسليتون انا بحبه قوي حاجه نظيفه قوي اكسليتون ماشي ده بتاع الرضاه ده ينفع في الدخل هايبرتينسيف ينفع ده دخل في الدايابيتكس ينفع ده لو حد عنده حتى ريسبر ده يمكن حتى اقول لكم يعني فري اوف سايد ايفكت زي الفل خلاص نيجي بقى على الانجكت بلتبقى. انجكتنا الباردة عايز على تحفظ الدورة اللي حوالنا صارين حوالا أو كل تلات شهور كل شهرين. خلي بقى عندنا في حوال دلوقتي بقى الشهرية اللي ارتاحت عليها من شوية كان اسمها مس جينا الحوال الشهرية عشان تعرفوا ان دحين الحوال ده كل شهر اي سي, سي كل شهر. ما فيش كل شهرين تلات مينفعش. النما في كل 3 شهور كل شهرين. الحول اللي كلها شورت حقنا زي شبه اللبن بالظبط شبه اللبن اسمه ديبو بروفيرا او اسمها ديمبا 150 عش... وخمسين ملي جرام اسمها الدمبه الديمبا لا يمين ديبو ميدروكسي كروزيسترون اسيتيد اللي كل شهرين بيها ده كانت في امريكا اسمه نور ازيسترون انانسيت او ممكن اختارها نت ان نور اي انانسيت بتاخد كل, كل شهرين مدي 100 كل شهرين معايا يا شباب نيجي بقى على الامبلانتس في منها سته وفي منها واحده بس السته اسمها نور بلانت فيها ليبو نورجيستر نور الوحدة دي عليكم سلايد خلي بالكم الوحدة عليكم برطه سلايد اسمها إمبلانون وفيها البروجسترون اسمه إيتونو جيستر او الاسم الاخر ديزوجيستر ما هاعدك هاته إيتم نعم لا لا ملاش اسكيما لأسف فقل الحيو له يا اسكيما كل الحيو معايش اه خلاص ديكاترة قيمت اللي هو معلش هدى حفاظ الحاجات دي تمام كده اللي هو احتاجه هنا مثلا مايكرا لط كمثال هنا الدمبة والنت اي ان نور بلانت اي ماشي كده طيب لو دينا ديكاترة ليه الميكانيزم اوف اكشن مين هدى يقول لي ميكانيزم اوف اكشن ازاي؟ اه بص ديكاترة اه خلي بالكم بس خلي بالكم نوع تمام باوي نواما ثانيهما المين اكشن بتاع اي حاجه برستون اونلي المين اكشن هو هي ده كده هو سيكس الريكانيوس ده المين اكشن سيكس الريكانيوس ده المين اكشن بتاعه معايا يا شباب طيب بعد كده بتعمل ايه اترفيك انويت بقلل ايه ده بس بس بالذات مع مع البي او بي. دي بقى يعني أقلها ectopic pregnancy ليه يا دكاتره ما بتعملش ovulation ده ولو فيه sperm راجل كده راح عدى من السيرفيكال نيوكاس ده هيطلع فين خارج ovulation والتيوب مالها paralyzed tube واقفة فيحصل pregnancy ويحصل ectopic عشان كده خلايا تنائل بي هي اكتر ده اسمها ectopic pregnancy عشان واحد كده ectopic pregnancy ما اداش بي وبي ما ولا ممنوع معايا دي اي ولا لو لو خد بالكوا لكن دي ما خديه اي حاجه ثانيه خد هو ملي هو عشان كده خلي البيو بي في نفس الوقت كل يوم لو في اكتر من ثلاث ساعات تأخير مشكلة عارفين ايه ان هي جوه يستخدم اسبوعين كان مد يوم قاعده عامه اي لخبطة في الادويه تنحى بقى عقابها ده عشان يحصلش إن ما يحصلش الحمر ده لو ما اتخذتش في معادة ايه هيبقى سين ويخش الاسبر وهنا تيوب هنا مششغلة كويس هيحصل عطول ايه؟ هيحصل عطول معايا يا شباب؟ تفهمتوا القصة؟ تفهمتوا يا جماعة هنا من لي فيك سيرباكا الميكس اترافك اني ميتليم بتقالي تيوم ميتليتي وانيبشن او ببليشن ده مفاربين في نفسه الادفانتجز nah, ها هو, هو هنا ايه نو no سمثات ممكن نعديه افيبل افيبل سيف سيف افكتب. صح يا no جماعه ده ما ماشيين صح ولا صح يعني ايه جت هنا فيها نو سمثات لحد كبير سيف سيف كمان حلوة ان الاي اس دوت لونج ده ممكن يقعد هنا خمس سنين زي ما يرينا فاللونج اكتنج ماذا برضو حال طب ماذا نقول لي ده كاترة معي الاكسترا كونترا سيبتف بنيفتس اوف كل البروجيستر قول لي البروجيستر قول لي دي كلها طب ديجي نشوف ال A B C D E اللي ماشي معه ولي مش ماشي معاه ال A صح ولا من الصحيح عشان الترافيك اندي متى يعني معاه يا شباب اللي ماش معاه واضح يا يعني بقول ناصر صح زائد مين كمان زائد الاي بي سي دي اي زي بالظبط مين زي بالظبط اللي هي سي او سي وده الانجكتيبل بتقلل انيميا ليه بدل انيميا ليه عشان بقى اقل فتقلل الانيميا طب البي بتقلل مين يا دكاتره البلييدنج ليه طب اي دي ليه عشان تك سيرفايفال ميوتس صح الاسبل بيعديش طب يا دكاتره بتقلل البي 9 اوفيان سيستس ليه بروجيستيرون باف بيطلع ايبيشن لفوق عن اكسس فبيوقف الهرمونز كلها معايا صح طب لو دي كده السي بتقلل كانسر اوفري ليه بتقلل رومن اوبيليشن طب بتقلل كانسر اند ليه عشان اتوافق طب بتقلل دسمنوريا ليه اترك تمام طب ده كاترا صح ولا مش صح لكن ما نقولش ايه اكتبك. يبقى بس الحاجه الوحيده هنشيلها هي الاكطب بريجننسي بس طب يا جماعه ديس ايه ادفانتجز doesnt prevent against ايه ترانسميت ديزيز يعني هي صعبه وdoesnt prevent against transmission disease ايه كمان بعد كات ادفانتجز الاكطب بريجننسي تمام اكطبك ماشي اكتر بريجننسي طب ديستربت مينسز ايوه تمام طب في كانسرز ممكن كانسر بريستال رقم 200 ثون كانسر بريست طب البريست دي هي في البريست انجورجمنت يتملي ومسطالجيا صح معايا يا دكتوره برافو عليكم على فكره برضو بتقلل البون شويه البون ليست شويه عشان هي ليش ده بيقوي البون فهي عكس ايتش بتقلل البون بس مش اوستي بروز او حد تيجي اوستي بروز هي بتقلق قوة البول لكن مش قوة يبرز واخر حاجة دكتر بتعمل شوية اكني وهي شو ليه دكتر اكني ليه عشان فيها اندرجينيك سايد افكت عشان هذا هو روح الاندرجين معاي؟ معايا اندرجينيك سايد افكت معايا دكتر طيب سؤال ما هي الكنترا انديكيشنز او برجلسن اولي دي كلها ايه عارفين يا جماعه لما انا هنا شرحت منوع قلت ايه مخ صح وقلب وكبد الابسولوت كونتر اندكيشن تقابلنا كونتر لا يعني كل ابسولوت كونتر كلها تعتبر كونتر هنا الابسولوت بس معاش ابسولوت بس ده مين ده يعني absolute كونتر تعتبر برضو هنا كونتر اندكيشن مين بالبروجسترون اولي ماسز اخر حاجه بس عليها في الايه برضو السايد افكت برضو معانا ده كاترة؟ ان اللولب ده برضو اللولب ده فيه مشكلة مشكلة ايه ده كاترة؟ التركيب صح؟ برضو محتاج الدكتور لكيبو برضو مشكلة طب الـ Progences only built هي مشكلة مشكلة ايه ده كاترة؟ الـ Regular intake مشكلة لازم اتأخرش يا ده كاترة يغطف معاده بالضب ممنوع التأخير طب فينا مجملة هنا ده في الـ Injective وزعت حتى يفصلوني في الـ كده في الانجكتبول زي الدكاتره في الانجكتبول افكت الدكاتره إفكت انها ايه كلهم اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي يعني اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي بها اي اي اي اي اي اي اي اي وانس جيفن كانت دي يعني ايه تقعد تلات شهور بعديجي واحده بقى على فكره دول تلات احمد شريط لا برده هو انا امتى شال لي فات. لا مش ده تيجي لي بعد شهرين بقى بقى بنفكر معايا فاهمين فتهي تقعد تلات شهور وانس جيفن ما جاش وقت غير مثلا لو بقدر اشيل قال لي اقراص بطل اقراص غير لي الامبلانت اشيلها واخدين بالكم سهله زي ما ركبتها زي ما اشيل لكن دي وانس جيفن كانت ستوب حد سمع عن ابره بتعمل عق إبرة بتعمل عقم دي مشفرة جدا جدا جدا وده على فكرة خطأ شائع علمي شائع على فين دمو بروزينا ديها تكتره يقولها بتعمل عقم ليه بتعمل عقم ليه بقى? فعلا هي قوية جدا جدا فها جماعة بتأخذ مثلا مرة بلدين ثلاثة توقف في الدورة فعلا بتعمل فعلا يبىشن أكسد بمتى الكفاءة قوية جدا ده ممكن في متى لو خليتها مثلا فترة طويلة شوية عشان ترجع تحمل تاني تغطي سع شور وبرم الجسم فوق من هذه الإبرة يعني 3 شهور الابره و9 شهور كمان بعديها قبل ما يفوق الجسم مرة ثانيه فالدوره السنة كامله ما عندهاش ايه ما عندهاش ما يحصلش حمل فيها فبتجيب اقوم دي بس على مش للدرجات يعني هي قوية اه بس سهلة قوي لو قلت لها بس شويه كلومينت شويه اندكشن هترجع ثاني زي الكل فدي عاده اندكشن اللي هي الناس كده الناس كلها تخاف منها جدا الدكتور ما بلاش الابره بتاع الثلاث شهور اللي ولا حاجة. دي كلها بس لما تيجي بس طب على الامبلانتس كانت الامبلانتس ايه بقى برضو بتدخل اللي هو وتشيلها سيرف في الفيريت الفيريت ده وده واحد وده وده واحد في الالف زي يعني اللي هو الانجكتابلز والامبلانتس زي سي الانجكتابلز ونكمل بعد كده نص اليوم ألا هستيه؟ تلّيهم بقى عشان قدر أقول عشان في راسة نكتب معايد يمكن بقى دماعك في اللي هو المراجعة دي أنا شو بس قوي المعايد أمت كده نزبطه فين كمان عشان بقى مكان كويس طيب نرجع إلى كترة بقى نرجع نرجع إلى كم نقط صغال قوي كده كم نوت صغال قوي فيها إلى كترة في في تلاقي كده في, في نجوم من تمام دعاية داعيه لماجل رينجز, رينجز كده عباره عن حلقات اتحط بالبوشاين معاه فانتش اول حد كان اول عاملين ايه اللي هو حلقات في بالبوشاين كده في منها حلقات على فكرة فيها سبعة ل الصبح 7 اه 3 4 5 الصبح حد 200 ده طرف معاه دكاتره فالفكره ايه اللي هو دي الحلقات دي فيها منها بروجسترون الدكاتره اسابيع يعني ده اسبوع تشال يعني اللي هو الاستروجين زي بالظبط اللي لافان حم اللي هو الكومباين دكاتره اسابيع واسبوع راح معايا ده لكن في بقى منها البروجسترون سيرف بقى البروجسترون سيرف دي خلي بالكم تقعد ممكن طوال شهرين ممكن تقعد تلات شهور فدي اسمها فاجاينال فيها, combined فيها بس في بعد كده في بقى نيدر اللي هو جينر اتش اسبريز. او انجيكتابلز. عارفين اتش اللي كتر دواء الاكسس كله صح دواء الايه الاكسس كله فممكن جي ان ار اتش هورجينر اتش معايا دكاتره حقن كله ولا غريب عليكم اللي هو دمنا علي إيه؟ الأكسس كله في دواء دكاتره دواء موجود في فرنسا في السوبر ماركت على فكرة اسهلهم بيدي لهم يحملوا طول إيه؟ طول الفترة كلها وبانا عشان خاطر مثلا يا في وقت الاوفيليشن وده ممكن ما يحصلش كده يعني ده وقفا يعني هم ان ميرج يعني فالقصه هي بتبقى بتيجي بظروفها واخدين بالكم فالقصه انت عشان بخاطر بقى ايه مرة مثلا ولا حاجة او عشان يعمل عايز ايه بيكون متضبط بالظبط فهي ان ممكن يحصل سنين عبر ما يحصل مرة حمل وهم ما بيستخدموش الكونتروسيبشن لا ده غريب جدا اسمه ميفي بريستون ميفي بريستون يعني ما في بريسترو ده انتي بريسترو الشركه اللي انت الله شركه هنديه فرنسويه اسمها روسل روسل اكراف الكود بتاعه على فكره في الشركة 486 عشان تلاقي دايما اسمه كده اسمه, ده اسمه كده, ده كده. او اسمه مي في هو, ربعي ربعي هو اسمه كده ده, ده الرقم الكودي في الشرق اللي اسمها روس او اسمه مي في ده ده دوز دوس تاخد روس سنجل دوز العيل ينزل بالكم فده اكشلي ابورت او قيمه في حتى كمان في Emergency كونتروسيبشن Emergency كونترست يعني مثلا ايه واحده مثلا اتكدت تم اي جيم حصل تلقوش فممكن تاخد بعد الانتركورز دوت بالكم رسل الاكراب اقرب بس مش مشكله يعني ده بس نو اريو روث بس بس انا بقولك عليه راس اكراب عشان عارف نعم آه ده بقى في الانجيز ذا بس بالذات يكون ايرلي ابورشن بتكون بادي مع شاب أو واحدة مثلا ايه مع بقى جوز السيدم كاندنس معايا رابشر عادي ممكن يحصل الكاندن رابشر مع الانتركورس فبرضه في حاجه اللي هي ايه اللي هي الكونترسيشن ده في الاميرجنسي كونتراكشن فمنغر عشان قبل الصلاة ناخد كده موضوع كده بسيط وسهل قوي الاسم ده كانت في لها يعني يعني يعني التعقيم يعني خلي الفميل دي هي و جوزها هي أو جوزها عقيم معانيا ده كانت معانيا ده كانت في اللا هو الموضوع طيب كترة? قصب اول حاجة الايديا الايديا بتاعتنا هي ايه دكترة. الايديا بتاعتنا الايديا دي عبارة عن ايه? عبارة عن permanent method for prevention of conception. معايها دكترة? انا كترة حي مرضو بشريني على الفيكة نفس النظام. اي اي اي اي اي اي اول حاجة اللي هو عبارة عن حاجة برمننت. اسمها كليفة ميل او ميل فدي عبارة عن permanent method for prevention of conception. طب ما هو الميكانيزم اف ستراليزيشن في الهند والصين واليابان وباكستان والاماكن دي كلها حيات دي كلها دكاترة عندهم طريقة غريبة جدا ستراليزيشن ما بيخلوهش للفيميل بيعملوا استجاب في الميل نفسه ازاي؟ بيفتعوه الاسكروتم بيفتعوه الاسكروتم يعمل فيه لائيجيشن يروبوتوه اممكن يقصوه الروبوتوه بعد كده فعندهم حاجة في الميل في الميل غريبة جدا اسمها لائيجيشن اوف زا باس باس لائيجيشن ودي حاجة غريبة شوية مش كومن في بيتة العالم كله اذا كان عندي واحد انجليزي كان شغال في حفظ السلام وكامراته في البنية كان هو عامل كان غريب اول رجل دو مش عامل بري ام كومن بري ام كومن بري ام كومن بس انقاطر هنا بري عن في المين. بس انقاطر المين يبقى استرايل على فكرة لازم له يقيمة ثلاث شهور او اثناشر اسبوع يقيمة بعد عشرين ليه بقى البلد على فكرة لو انتم ربطت البلد بضع كده البلد افرنشا والحياة ما هو لف به ستات كرة قدم طويل جدا جدا جدا فممكن لو فيه سبيرنز. بتموت امتا بعد اسبوع او تموت بعد او تختفي او تخلص بعد 20 برقورس. ما بقولش الميل دوت انت استيرايل لما اعمل لي اتنين سين اناليسيس كانت هو ساعتها بقى استرايل. بس هي فيها مشكلة على فكرة لو حد يرجع في كلامه ما ينفعش دي يا دكاتره في حاجتين اول فضل لو اتركب مره ثانيه ضيق جدا وفري ماسكير بيتقفل خلاص الحاجه الثانيه يا لو حد رجع كلامه وحط وعملنا له العمليه دي وظبطناها له وصلحنا كل حاجة. بيبقى مش كف الفازيجيشن بيعمل اكسبوجر للسبيرمز للدم بتاعه هو للسيركيشن لل ايميون سيستم بتاعه فبيتكون بقى ايه بتاع ما عنده امينة امينة امينة امينة بيبقى عنده اميون بيبقى عنده انفيرتيليتي دي بقى ايميونولوجيك انفيرتيليتي فخلي بالك دكاتره هنا في مشكله تحصل ان الفاض دوت. ضيق جدا وصغير جدا ورفيع جدا صعب جدا ترجعه مره ثانيه ولو حتى رجعته يسط اميناسكل انفيرتي معايا يا دكاتره طب في الفينيل بقى في ايه بقى في ممكن نعمل هيستراكتومي ممكن فيميل الش ده الرحم بقى عشان نخلص من قصة الحمل او ممكن نعمل يا دكاتره في الفينيل نعمل لايه رقبت ايه تيوبال ليجيشن هتلاقوا الناس بيسموها ربط مابيض هي دي او ربط انابيب هي دي معايا يا دكاتره شان لما تروح تقولك في الامتحان اورال أو في الامتحان كلينيكل عملت ربط مبايض هي نفسها التيوبا الليجيشن أو ربط أنابيب غير ربط تاني لو ربط على نخل الرحم ده السركلاج فخاف عندك في ربط أنابيب ربط مبايض حاجة تانية وفي السركلاج ربط على نخل الرحم ده حاجة تانية التيوبا الليجيشن دي هذكدة نتعامل بنوربة العين جريه والهستراكت نعمله بتشي الرحم إذا نعمل تيوبا الليجيشن ازاي ممكن أنا باللابروسكوب اخش باللاباروسكوب ما او ممكن فتحة بطن صغيرة قوي يعني مش فتح بطن كبيرة زي قيصرية صغيرة يبقى اسمها ميني لاباروتومي يعني مش لاباروتومي انا كتبت ميني لاباروتومي يبقى في لاباروسكوبي في ميني لاباروتومي ممكن على فكره نخش من قد ممكن نخش على فكره خلي بالكم في ملحوظه مهمه ان الفلوديا نشوف دي ورا, ورا الرحم لو دخلنا من باوتش هلاقي الامبوتين دوجلاس باوتش امبوتين ورانا فدي ممكن نعمل ممكن نخش نفتح ونخش اسمها كولدوتومي كولدوتومي كولد س كول يبقى كولدوتومي دي بفتح الدوجلاس باوتش كولدوتومي ارجع للدوجلاس باوتش أو ممكن ادخل منظار كولدوسكوبي كول وأنا كنت نايم فكرت في حاجة لكن للاسف إذا لقيت ان هو في ناس سابوني ليه ايه بقى فكرت كده بقى بنقعد نربط الالامين ندخل من جوه هنا كده أي حاجة نين في من جوه من هستروسكوب وساعد متواجد تحملهم دخين تاني شايلينها مرة تانية. عندي هسترسكوب. عندي هسترسكوب. ممكن تبعه ممكن نعمل دام تيوب. تيوب. يبقى ممكن أو عندنا ممكن تبعي هستروسكوب لابارسكوب أو كالدثم. بنعمل بعد ما يا القصة حتى ما يوينش لها ينكويها نحرقها خاص يا جمك ممكن خش القطري معه أحلى مو دي كلها ينقص من أحد معه دقتنا يركب عليها مشبك يركب عليها حلقة يعني مشبك ممكن تجيب مشبك وهم حاطينه على فلوبين شو وهذا ما هو يستحمل ومشيل المشبك زي مشبك الغسيل كده بالظبط دام وهم حط مشبك على فلوبين شو وهم شيلوا بعد كده، والعاي ممكن تحمل عادي أو حط عليها دقتها حلقة أستك زي الأستك كذا. او عامل هنا كده لوب كده اللي الفلوبين المنظر لوب كده وحوطها للأستيك كده بالمنظر أستيك كده وقت ما قلت تستحمل ممكن شلها هذا الأستيك برد معي المشموعات كلام دوت؟ فممكن هنا دي اسمه فلوب رينج فلوب رينج او ممكن ده اسمه كليب كليب ده المشبه كليب في واحد اسمه هلقه عملت واحد واحد اسمه فلشي مش مشكلة فلشي و مش مهم. ده ماذا ده يبقى ممكن نص. القص ده في عمليه اسمها بوميروي لو حد يحب يحفظها اسمها بوميروي ان احنا نقص حته يعني بيقولوا بنعمل ايه بقى بوميروي ده بص كده كانت في المستشفى عندنا بنقوم عاملين لوب كده وربطينه كده وقاصين دي نصها بنقويها نحرقها كمان يعني الحاجه دي كده لون حلقنا فنقوم عاملين هنا كده لوب كده وربطينه كده ابره وخيطه معايا ده كده ونقص اللي فوق ونحرق اسمها بوميروي يبقى في بوميروي نقص او نقيها خالص او مشبك او حلقة طيب لو دي حاب ترجع في كلامها ينفع ينفع ينفع الحلقة دي تشال. تشال طب بوميروي دي ممكن لا ممكن برد ممكن نص دي نص دي كده احاول نخلطه مبارد بس فيها مشكلة اكتوبة ممكن تحصل عارفين لو حاب ترجع في كلامها عامل ايه؟ سهلا عاملها طفلة انابيب اي باف اخش اجيب ال اوهم واجيب ال اسبر طيب الرجال بتعطيه حلوة لو حاب ترجع في كلامها او ده احسن تم ليه تم ليه يم مشاف ترجعوا مش, مش صلاح الباص لو حد صلحنا الباص هيبقى عنده اميلوجيكال لكن دي مش حصل هنا سهل اوي دي ممكن اخش اجيب اجيب اللي هو الاوبة مع الاسبرم اعمل اي بي اف عندي جدا معينش ما برش معين يبقى خلي بالكم مرة تانية الادير الاسترايزيشن عبارة عن ايه تكتف فارمانتي مسد فور prevention of كونسبشن طيب ايه الميكانيزم في عندي ميل وعندي في ميل الميل توب بس عايز كم اسبوع عباره يبقى بسترايل 12 وكم انت الكورس عشرين لكل كورس صح يطلع ال تي سي عشان قلت بقى بقى اما ودي نتيجتها وحشه قوي دي ببلش في ميلا تكاثره دام هنخش هنا بقى ايه يا اما هسترك الايجيش هنخش بايه بمنظار او ميني لبروتمي. او كالدوسكبي. او كالدوتمي. او هستروسكبي. معايا دكاتره خش برودين تيوب يقفلها من جوه ماشي يا اما قصها يمشبك، حرقها خلاص لو عبينا حابين نعمل ارقام الصرف 5000 ليش محدش يعمل ريفيرس نعمل ايه اي او تيوب ان ايه المره تيوب نخلص ونرجع على طول هنكمل أطول. يعني بالظبط ان شاء الله بنرجع <تصفيق> احنا قلنا عن عباره عن فور اوف معايا بقى على الميكانيزم ده في ميل وفي فيميل استريلايزيشن معايا هذا كات ناصر برضو اي ناصر برضو إيه اللي هو ايه? no systemic side effect صح بيجي ده هنا ربت أنا بيجي ما فهمش سايد حاجات كلها هذه حاجة هذه حاجة إيه available صح سهلة جدا موجودة اي حد بيعملها مش مشكلة خلنا safe very safe داربت أنا بس أو vasligation very simple effective مكتوب على غلط على فكرة يعني هنا في التب مكتوبة إذا ان هي نص في المية يعني تسعة وتسعين ونص في المية بعد سنة يعني معنا كده إن منها. معنى ده كلام غلط على فكرة. ده مش نسبة في الكتاب عندها كتاب اسم غلط اللي هو المية بعد سنة وبعد عشر سنين 98 في المية. يعني في المية بعد عشر سنين كده في المية بعد إيه بعد مرور هي يا جماعه كان غلط على كان عشان بس انتوا الناس عارفين عشان مثلا ما يعني تسيلوا في اي مكان بره الكليات بتاعتنا تقولوا 4 كل 10000 10 كل كل, كل يعني يعني كان السي سي واحد دي أربعة كل طب ليه يا هنا؟ ليه؟, ليه هنا بيسأل بعد كده ممكن ادخل حمل تاني فكان عند في اللي هو بيحصل بي مش بس ريكانلايزيشن ممكن مع ربط ممكن يحصل ريكانلايزيشن مره ثانيه ريكانلايزيشن ممكن تفتح مرة تانية يا دكاتره زي ما الافاد ممكن تفتح مرة تانية حاسه عندي في عيانه كده على فكرة في عيانة حصلها وحمل بعد كده وحمل ايه بقى قصدي لكم قصتها اقول الحقيقه يحصل لها ريك انا دي شبره فيا كريديان في تشوب مره ثانيه وحمله هو ثانيه فمنظر في او ممكن حتى يكون دي اطرابك فيها بدل ما تقول يعني هي شبه أو فممكن تحمل هو من العملية نفسها او لا ممكن مثلا ايه اللي انت حرقت مثلا. او انت قفلت مثلا بغرزة كده وخلاص ممكن تلحم مرة تانية. فهمت؟ ممكن تفتح مرة. يعني اللي هو الكليب الكلب لأ ممكن. زي فسلة. تعمل زي فسلة كده. ما بين الحتين اللي تحت خللي بالك. حاجات صعبة طبعا. صعب ايه? اربعة كلها عشرة ثلاثة. يعني ناس يعني ضئيلة جدا يعني يعني وهم يعني وهمة تقريبا. معي يا شباب? طيب. <تصفيق> ايه <الـ>. باب بتاعتها? ان هي ناصر. نوشن سادة فكت وافيلبل وسيف وفكت طب ريفيرس ولا ان ريفيرسبل ارق ودي قد تكون عيب يعني قد تكون ميزة وعيب ان هي عشان نخلص نغلط دماغنا بقى ونرتاح من ايه من قصة الاستري كنت ريسبشن او قد تكون ايه او قد تكون عيب طب انا كانت حاجه ثانيه برده ايه رايكم في البي اي دي هل ممكن تعمل بي اي دي ولا بتقلل بي اي دي نعم اه ما بس هي غالبا لما تعمل عليه كليب او كده غالبا تبقى ريفرس مش تعملها تانية ثانيه صعبه بس هي انيوشوال احنا نعمل هنا بالاس كلوبيان تيوب او بنحلقها غالبا الريفرس يبقى ده كده بي اي دي, دي. بتقلل بتقل البي اي دي ليه صح لان في كلوبيان تيوب ما تطلعش انفيكشن فوق خلاص واخدين بالكم هي يعني هي لا تمنع الترانسميتس ولكنها ده كده بتعمل ايه بت بتمنع اي دي ان الدرايف مش بس طب نيجي على ديس ادفانتج برضه دي فيكالت ليه عملية عمليه وفيها هاي يعني عملية دي مثلا 8600 جنيه اه أنا هنا في شرايط هو ده 38 جنيه مثلا ده انت في الشهر برضه 35 جنيه لكن دي 600 جنيه اي نعم دي 600 جنيه مرة واحدة بس وخلاص او ما تستوصل ل 1000 جنيه مره كله مش هتدفع مره فلوس لكنها كأنيشيال كأنيشيال يعني يعني كأنيشيال كأنيشيال كأنيشيال عالي هاي ما وهي برضه عملية يعني ممكن يفتح البطن يحصل فيها انفيكشن ممكن يحصل في الجرح ده مثلا هيرنيا فهي برضه عملية ممكن اعينها سموت في الاستريلايزيشن من البينك او ممكن دخل بمنظار اعور مثلا اورتا اورفي فيناكيفا فهي برضه عملية ليها بعض مشاكلها برضه وان كان عملية فيري ماينور لكن ليها بعض ايه بعض مشاكل فخلي بالك هي ديفيكالت تاني حاجة ان هي doesnt prevent against sexually disease صح ولا رغم ان هي بتمنع تي بي اي دي لكن لا تمنع جنس رسميه دي يعني ممكن لا عادي جدا يا اتن الله تلاميديا عادي جدا واخدين بالكم بس في حاجة غريبة قوي بعض الناس بياخدوا القصه دي لان هو ده يعني ايه ده زي كده ايه عقاب اللي هذه العملية. تمام يعني برضه دي عليها على فكرة بعض برده الاختلاف في الدين هل دي حاجه حرام في اختلافات هي مزاح كتير أوي. ففي ناس بيقولوا بقى هنا بقى في حاجة غريبة قوي اسمها بوست سندروم طب انا يا دكاتره لا العيانه بعد ما تعمل العمليه ده عندها الدم بدا يزيد والوجع بدا يزيد حاجه اسمها بوست سيندروم سندروم هي مش المفروض سبب ايه حتى الان ولكن بيلاقوا في العييه بتعمل ربط تناديب بيدها عندهم الدم زياده والوجع زياده بيقال ليها تفسيرين ليها تفسير اول تفسير يا دكاتره ان هو العيانه ديت قبل ما تعمل هذه العمليه كانت بتاخد الاول سي او سي مثلا او هرمونات مثلا معايا والهرمونات دي بتقلل مين بتقلل البين د ايش يا جماعه المرضه رجعت طبعتها مره ثانيه طبعتها مره ثانيه يعني كان في بين زيادة وفي بليدنج زياده يعني ادكاتره قالوا ان اول تفسير للهديه السندرم اللي هو في زياده بين ودا د بليدنج ارجع طبعتها مره هي مش على كده فاض على الدم قليل وجع قليل انت بتاخد هرمونات ما بقتش تاخد هرمونات فهي رجعت طبعتها هي كازو اناديه رجعت ان دي بسبب مش لما قبل قبل كده, كده. كده, كده. كده, كده, كده. في مع جماعه آخر وده رأي ده على فكره اقرب للصواب ايه الثاني عارفين لما أنا بربط الانبوبه هنا في مشكلة بعملها على فكرة لما عمل مثلا إيه لوب كده هو؟ واربطها ده في غلطه انا بعملها دلوقتي إيه الغلطة ان هنا دكاتره في الاوفينن ارتري الاوفينن كده الاوفينن ارتري واخدين بالكم وبعدين لما أنا ربطت الاوفينن بقى هنا الدم اللي داخل الاوفينن ارتري تمام يعني هو اللي قبل كده بعد كده فخلي بالكوا عمل ايه عمل قبل وبعد ما ربطنا فبقى الدم هنا فيه ركود في الدم بقبل وبعد قبل يعمل ايه يا دكتوره اويريان كونجستشن يعني هنا فيه وجع احس على فيه تشنيده في بطنيها دايما وبعد كده برضه ده فيه كونجستشن بلوت في حس بتشنيده ودم الدوره بقى يعني هو القصه ان هو ان هو هنا بقى السبب البيو هو ان انا عملت هنا يا دكتوره يعني انترفيرنس مع بلاد سبلاي أو عملت هنا كده ايه اوستراكشن بلاد سبلاي لما انا ربطت كده عشان كده خلي بالكم اللي يعمل منكم ربط انابيب لازم يبص على الارت دوت يبعد عنه معايا دكاتره يعني يبعد يعني يفتح هنا يبعد على الفلوبيا تيوب عن الارت ما يبصش ارتي معايا لما يحصل كونجكشن ويعمل بين وبليدج ابعد ايه الارت بعيد واربط الفلوبيا بعيد عن الارت عن بعض الفلوبيا تيوب لوحده من ما ايه عشان ما يحصلش بعد قبل وبعد. يعمل بين ويعمل بليدج دي اسمها ايه سؤال ده كاتبه بقى امتى تعملها دي العمليه هل ليها تايمينج معين ليها وقت معين اه احلى وقت ليها اثناء قيصريا ده سهل, سهل جدا اثناء قيصريا قدام اليوترس وقدام الانابيب ويطلع معاده القيصري خلاص قناه اميب بمنتهى السهوله ممكن بعد اوجاين ديليفري لسه والد دلوقتي اليوترس بيبقى فين عند امبليكس او فتحه صغير عند امبليكس معي وامسك الفولوبيا من ناحيه ومن ناحيه واربطهم يعني مين اللي بارتني صغير قال. ممكن بعد اولاد ممكن اي وقت على فكرة. بص يا جماعه اي وقت, أي وقت بس بسيب عن فتره بس واحده بس ايه الفتره الواحده لو هنا في دليفري كده الدليفري تمام ادي كاتله بصوا اعملها مع الدليفري خلاص اعملها ثاني يوم بعد الدليفري ثالث يوم بعد الدليفري اي يوم رابع يوم بعد الدليفري خامس يوم بعد الدليفري سادس يوم لكن ابعد من 1 ويك بعد دليفري لغايه نهايه البريود ملاش في هذه الفتره قل ليه بالدراسات ومش معروف ليه السبب لا وادي كاتله ان اللي هنا الريكونلايزيشن اعلى في هذه الفتره من أسبوع أربعة ستة أسابيع الفيريت ده أعلى بدأ بدي استudies لوا هي الفترة دي. الفترة قوي بس أعلى من نسبة عادي فقال على أسبوع أربعة في أي وقت واحدة مش حامل واحدة حامل أي وقت في الدنيا مع أي وقت عمل أي واحدة في ميل في أي فترة حياتها عمل بس ابعد سبت الفيريت شوية جدا في عن غيره فبنحبش فترة ده. ممنوع تعمل طب ايه قتلت ال indications النعمل تبقى <تصفيق> الاستراليزيشن indications مرة في ميليا إذا كان ده حصل بجد واحدة دم يعني غلبة دي كانت بوابة أساسا معايا وحملت على كل حاجة كل ح لولا حملت, عليه. علي على حملت عليها معها إذا قتلت قبل عيد توأمة كان يعني كان فارغ يعني توأمة مراقب معاه شف رسمان حملت عليها الinjectables حملت عليها معها implants حملت كل حاجة حملت, حملت. ربت قليب مره حملت عليها برضه وحياه ربنا يا جماعه ربطه قليب مره حملت عليها مفيش يعني ما جاليش فيها اصلا في اي حاجه اه تطحمل برضه فعشان كده <تصفيق> معايا دكاتره فلخصت بقى عملت ايه بقى ايه بصوا عملت ايه عملت حاجه غريبه جدا شلت لها فلوبيان تيوب خالص هو بيشيل عامله خمس سم شلتها لها قلت لها طب بصوا ما تحللي فلوبيان تيوب دي حلليها لي يا دكاتره عشان لما تحمل عليه والله بصوا بعمل لك كده عشان تاخد فلوبيان تيوب ده اللي ممكن ربط قبليه ممكن ربط مين ربو ليجمنت إيه دليلو يعني. فانا مثل اللي عملت ربطت فلوبيانجيوب أصلت ما خمس سنتي منها كالعادة خمس سنتي وقفلتها خلاص. ودي ثلاثة ربطت فلوبيانجيوب مش تحليلنا أضعطها من العين. الله خل تحلدي عشان دي تأكين دي عشان لو حملتي بقى مش س... مش س... مش بزنب بقى. خلاص بنتي بقى مش حاجه فرقه معك. مش حاجه مقصرا فيك. أول الله العظيم سبحان الله يعني عندي في ميل زي دقت لك نرمل تماما وعملت البدع عشان تحمل إيش واحده تعمل البدع عشان تحمل شيء. فيش سبحان الله. يعني زي ما انت كده مثلا ايه رايح مثلا ايه رايح المحطه مثلا مستني ايه اتوبيس معين مثلا تمام كده ما تلاقوش يجي ابدا وانت راح كده ماشي كده يعني كل ما فيش اكتر منه يعني حاجه سبحان الله حاجه غريبة بتحصل في حاجه سبحان الله ماشي يا كابتن طب سؤالك ايه الكونترا اندكيشنز ايه الكونترا في امريكا على فكره لما يعملوا ستيرلايزيشن بيدوها ميعاد بعد شهر بعد شهر يعني لا بط شهر الجاي تجيلي بعد تلاتين يوم ليه كترة؟ غالباً لكترة لو هو ادى ميعاد مثلاً ل 30 عينه منهم بس بعد شهر ليه كل يوم تمام واحد فقط ما اللولب ممكن يمشي شويه مش لازم يعني حاجه كده يعني نهائيه يعني فتاكل يومها في دماغها شوية تمام وكل شوية كل شوية عشان كده بقول لك الايه الحاجات الكونتر لو انشور يعني سما في كذا وانا مين ادك بس انت مش مشور انت لو مش فتيجي بقى انت عايز استراتيزيشن تبقى جايه دكتور بص رجلك عايز كده ده طب مش, طب مش. طب بقى بعد شهر ده بعد شهر كده مش تيجي لو انشور مش كده مش هي جاية كده في كده ما هو لكن ما حمل دي إياه معدة عدة شهور دائم ما هتجيلك بقى كمش تجيلك بقى لأن هي unsure لا تجيلك عايز أعمل. طبعا اللي هو لو ها نعم ما نرجع بقى وقذى قصة... أنا هأ أت... باركلم على عايز والله إحنا معانا ده كاترة فجاء علينا اول حاجة لو ايه لو هي ده كاترة انا شو المعين فعلي جاءت لي مرة بنت عندها خمسة وعشرين سنة تكرها رجالة جدا دلطل مش عايز اتجوز وبعدين دلطل عايز اكت ان مش حد يتجوزني يعني اعمل لك ايه ربط الانبيب عشان اي حزنة ميجي ولله ما بخلفش فمش هيجي لها يتجوزني او الله اصلا بعد خمسة وعشرين سنة دي مجنونة بنت مجنونة خلاص فلو واحدة مجنونة بلاش نعم؟ اه والله العظيم اه والله ده واحده او ممنوع تعمل فيها ايه مرات قد لو على وكل كلها ساعتها ممكن نعمل إيه؟ يعني, يعني خلاص مش عايز كل الطرق خلاص ما ينفعش معلك ولا يبقى معاها مع اي حاجة كلها او كلها فين ساعتها ممكن اعملها بتقل غير كده انا كده نعمل خلاص انسرتن يعني نوت شور يعني يا ما تعملها لي يا دكتور ده يعني كده لا ما ينفعش احنا عندنا واحده جايه يا دكتور غير هي دي بالك نخش كده موضوع تاني نعم دي كبيره دي كبيره جدا دلوقتي على آخر الموضوع عندنا وهو اللولو اللولة او الشريت معاه؟ هشوف كده هتلاقي حاجة ممشورة جدا ولوك الشريت سف شريط سف اللي هو اللولة بيعني بوص معاه؟ ركاتلا؟ اه اللي هو انترا يوترين كونترا ديفايس. معايا دكاتره الانترراين كونتروسبتيف ديفايس اول حاجه يا دكاتره ايه ايه الايديا عباره عن ايه هو عن بلاستيك لا لا لا, لا دكاتره اه لا لا لا بقى معايا عبارة عن بلاستيك بولي ايثيلين معايا دكاتره بس عشان يبان جوه الجسم هداك اللولب دوت يبان جوه الجسم ده بتحط جواه بريم مش يبان بالاكس مع وعليه من تحت فريتس ديت دي؟ ان هي كل شهر لا كل اه طبع. ان كل شهر هداك التنت الدوره الدورة ان انا اكل اللولب ده في مكانه لسه العيال بتحس ان ده بيبقى طالع من سنتي من نفس بتحسه كل شهر تمام موجود الفريت يعني موجود حاجة من الفيميل بعد كده فدي عشان نشيل اللولة وانتاني حاجة ليه كليلية تتأكد الفيميل ان اللولة ده معاها ده كده طيب يبيني فيه اللولة بارعان يبص كده بارعان بلاستيك بوليثالين معاها جواه باريام وهنا فيها ده كده two threads مهمين او threads ده طيب ده خلي بالكوا ده ما بيمنعش ovulation اللي بيمنع بيمنع بيمنع ان ده ده في ان البي في الرحم فده لا يمنع او بيليش في انواع منه على في النوع ده اللي هو في الصين وفي اليابان وفي الهند نوع عباره بلاستيك بس, بس. في نوع شبه اللي عليكو نوع ليك اسمه بتوعه عامل خش زي مرسيس وفي نوع ليبيس على فكرة. دبل اس اس كده واس كده بالفتين برضه اسمه ليبز اسمه ايه اسمه هنا بلاستيك بس يعني بلاست ابيض بس تمام بيعيش في يعني بيدفن مع العينه في في نور عليه كبر زين ماسك دوت اسمه كبر تي ما الكبر تي لأنه حرف شكل حرف ايه؟ حرف تي ده ده على فكرة ايه. اسمه كبر تي 280 إيه لينه قلت كده ليه؟ لأن ده عبارة عن إيه أبرا عن the surface area of the cover used ده معناه معناه area of the cover في نوع تاني بس من غير بقى بس ده side arms ما بقاش عليهم cover يبقى اسمه متين A يعني في متين A على stem دوت في cover لكن على فيش cover على side ده اسمه متين ده تلتاشر A طبعا ايه ده اكيد بيعيش ايه اكتر صح يعني ايه ده, ده اربع سنين داخل. ده, ايش ده ايه سنتين بس إنه cover ده ده مدل يعني فعال مهم برضو فيه دي هذا كده الأرحام الكبيرة، لا من ده, ده ما في الثمين، ده بعد ما بعد كده تأي ما شوية، لا كده بدأ لسه هقول لك والله هقول لك حاضر، هقول لك هذه الكبر، معها هذا كاتل؟ في كبر تي و شباب و 200A. ده بعيش 40 ده بعيش 20 ده اللي ده المنظر كده. بالمنظر كده. اسمه كبر سبن. الكبر 7 ده بس على فكرة انا كاتب سبن كده. لا هو مش كده. اهو كبر سبن كده. بس دي كده ممكن بحد ما اسمها كبر 7 يعني ايه الصغيرة. يبقى ناحية واحدة كده بس. ارحم الصغيرة ده كده. الراحم يبقى صغير شوي. واخدين بالكم? ساعة ده على الكبر دوت. فضة. فضة. ده اللي في فيس ميه بقى اسمه نوفا تي ده فقط بصوا يا دكاتره خلي بالكم من الكبر اللي هو السوري نامدجيت دوت نامدجيت ده بيبقى حجمه كبير شويه اللي بيشتغل انت بيشتغل لوكال ده يملي الرحم كله او بيشتغل كاسوري ميكا. ميكانيكال مالي الرحم كله عشان ما يعملش امبرنت شبابي عليكم ما يحطش امبلانتش على لازم يقدر شويه عشان ده كان احجام بقى كان فيه حجم ايه وحجم دي وحجم سي وحجم دي وكان لما اللي هو تروح تشتري اللي هو النمي دي ده ده في شوال شوال وبعدين تقول له انا عايز ايه عايز شوية اه قب... شوية اه لوالب يقوم كابش صيدالي ده عايز شوية لوالب الخضر ما انت فين؟ في العيادة حاجات مختلفة بقى لحسب العيادة دي حجمها دي ام جاب لها رفق اتشرف واحد كبير منه لهم اركبه لها عشان كده حتى كان في اللي هو في الشوال ده ده في فطريات كثيرة فكان ينتشر عن طريق الطريقة ديت اللولب ده ده جترا فطر معين اسمه ايه اكترينو مايسز اسرائيلي عارفين مش عارفين اكتر مايكوز فكان ده احجام كده مختلفه لكن لما حطنا الكبر والفضه كده كله بقى حجمه صغير قوي ليه لان هو اساسا مش ميكانيكال قوي شغله مش ميكانيكال شغله كمان ايه كيميكال كمان فالحجم الصغر مع وبقى احجام صغيره ده حجم صغير قوي دوت على فكره الكبر تي كبيره شويه والكبر سبع احجام صغيره شويه هو بيشتغل من اللي كيميكال وليس ميكانيك. وخد اللي عليها كترة الفضل. الفضل. بقى تشتغل ايه بقى. طب كبر بيشتغل جنبها. تبغى الفضل الفضل تقلل of the يعني تكسير كبر ده. تحليله. فبتعيشه بزيادة. تطول عمره زيادة. يعني كان دوا تذكّر ده. ده بعيش قد سنين. عليه فضل يعيش ست سنين. فنفس الكمية بس عليه شه الفضل. فهنا النوفاتريتيشن هذا الدكاتره بيعيش ست سنين على فكره في انواع تانية مديكيت عليها بروجستيرون كان اسمه ايه واسمه ايه سرت ومايرينا في انواع تانية عليها انتي بروستا جلاندنز عشان تقلل المغص شويه انتي فايبرينوليتكس تقلل دي بشويه بس دي انواع مش في مصر اللي موجود في مصر يا دكاتره هو الكبر والنوباتي والبروجسترون بس معايا يا دكاتره نيجي بقى على الميكانيزم في اكشن بيشتغل ازاي بقى كلهم بيشتغلوا ادكاتر بطريقتين كل ده بطريقتين كل اللي هو اللي هو مام ادجول بيشتغل طريقتين مني ايه الطريقتين بقى ادكاتر بصوا كده من كتر الاحتكاك زي مثلا, مثلاً الشوز بيتحك مع مين مع رجليك بيعمل ايه ادكاتر بيعمل هنا انفلاميشن ايه الفرق بين الانفلاميشن والانفكشن الانفلاميشن ده ادكاتر ده عباره عن انفلاميشن مش لازم يكون فيه بكتيريا التهاب لكن البكتيريا انفيكشن بدا فيه هنا بكتيريا هنا دكاتره فيه اسبتيك اندوميترايتس في انفلاميشن من غير بكتيريا اسبتيك اندوميترايتس نجد احتكاك دم الايه بي اللي هو بالحته البلاستيكه دي فاسمها اسبتيك ان يعني مفيش انفلاميشن اسبتيك اندوميترايتس واكيد خدت في الجراحه ان اي دكاتله انفلاميشن صح بيكون فيها دوس of function وين فانكشن بقى في ايه امبلانتش فده بيحصلش ميحصلش من بالاسيبتك اندومترايتس الحاجة التانية برضو خلاف اندومترايتس بتطلع ايه ده كثرة ولوكو ولوكوترايينس فدق الرحم كده مش تثبت على ايه ما هو مفروض الرحم دوت ده كثرة مستقر صح كده للبيبي لازم يكون مستقر كده ده ممكن عشان يبي يثبت فيه لكن الرحم ده هنا ميال فالوبيان تيوب اريتيتد واخدين بالكم فهنا بيزود خلي بالكم الفالوبيان تيوب واليوتراين ا ماشي هو يعمل برضو ايه حتى لو هو يحصل حمل يحصل ابورشن صح ولا مش صح يبقى كلهم بيشتغلوا اس تي كانجو ميترايتيس وبيدد ريتابل تعال نخش بعد كده على البروجسترون بقى اللي عليه البروجسترون ده كانت هيشتغل ازاي ميجل هيقول لي عايز كمان تو ميكانيزمس كمان نعم عايز تو ميكانيزمس اكيد وفي ميكانيزم تاني احتمال يبقى. بقى اتروفيك اندوميتريا. سيكس لوكال نيوكاس واحتمال انهيبيشن اوف اوبيليشن بس مش طب الكبر بيشتغل تغل ازاي بقى? الكبر ده بيعمل حاجتين خلي بالكم. الكبر ده ده كنتم اخلي بالكم ده إسبرمي يعني بيدوب تمام؟ في السكريشنز دم ولما السيكريشنز تقرب منه بتنوت من عزيز السكريشنز في اللي فيها الكبر فالكبر ده السيكريشن حاجة ثانية كمان الزيبوت دوت الزيبوت ده او لما تطلع هنا كده ده كترة بيبقى حواليها على فكرة حواليها سي او تون سي CO2 بتتنفس على فكرة بذلك كان حي بيطلع CO2 12 فينا هنا انزيم في النيمترا موجود اسمه Carbonic Anhydrase Enzyme بيعمل اسمه الكاربونيك انهيدريز ياخده CO2 يضيف عليه مية ده فيطلع بعد كده H صح؟ زال HCO3 يعني بتخلص من CO2 ولا تختنق مين؟ الفرتلايز اوهم بتعرفش تعمل مين؟ Implantation طيب الكبر ده بيعمل ايه؟ انهيبت هذا الانزيم اللي اسمه Carbonic Anhydrase Enzyme ايه اللي يحصل يتلقم على الاووم مع انك بتموت خليه واتنين ما عشان كده خايفه برضو انترفير مع الامبلانتشن مع ازاي نوع بيخلي بين هيبت كاربون هيدريت الاختناق لاختناق الفيرتلايت اوفا الكبر بيشتغل ازاي وبيخنق عن طريق هيبشن كاربونيك انهايدريت طب الفطر بيشتغل ازاي يا مرة تانية ده كانت ميكانيزم؟ كلهم آسبيتิก إنโดمتريتيس Increased irritability البروجسترون thick cervical mucus وترحيل ميتا بحتمال إني بشم off طيب نيجي كده على the covered spermiocide إنه يبيت carbogen بتزود half life of the use بتعيش أكتر up to sixty طيب نيجي بعد كده على the advantage ال advantage دكترة لل لولب ناس نوى صح و available واسيف افكتب فيه الريد تعالى يا جماعة واحد في المية واحد في المية تحمل بكرة تحمل عليه كمان معايا ديكاترة طيب كمان في كمان بنيفتس اخرى للولاب غير الكونتراسيبشن في قبل كده سندروم عليك خدنا في سندروم صح جدا انه بيبنع مرة تانية خدناها في البليدنج فديس فانكشنال بس اي لولا المايرينا صح لما تصلوا يا جماعه المايرينا مثلا كونترسيشن ده ثمنه ده دامنو كان مثلا ده الاول بنحاس ده ثمنه 4 خمسة جنيه معايا ولا ب جنيه رخيص جدا بس تاني 8700 جنيه وده على فكره فري ايفكتيف ثاني برده فري ايفكت بس القصة انتي بسبب ايه بقى ديس فانكشنال بليدنج بالكم إنه ممكن حقت يكون طيب مش نيجي بقى كده على مين على disadvantages ايه ادفانس بقى دا كتره ده طبعا ده في كل محتاج ولا لا اه يعني برضو مشكلة برض طب ده prevent against sexual transmitted لا مع هذا كتره زائد كمان شو هتصاد effects بعدها مع بعض نحفظهم مع بعض إيه بس side effects هنسكيبهم برضه الكتر ثلاثة ثلاثة B ثلاثه احفظهم مد يعني يختار مديكان ثلاثه دكاتره ثلاثة جنرال, إيه دا دا جنرال إيه يعني اي ده جنرال يعني تعمل إيه؟ بين بليدين بس. بربع دا جنرال بين بليدين بليدين بليدين بليدين ممكن بليدين بليدين بليدين بليدين بس بليدين بليدين بليدين بليدين جنرال بليدين بليدين بليدين ثلاثة بليدين بليدين بليدين بليدين بليدين بليدين صح ولا ممكن تحمي عليه ممكن تحمي عليه ممكن تعمل بي ممكن يعمل بي اي ممكن يعمل بيرفريشن, ممكن في حاجة اسمها مزد نعم بي بي يعني عينه و removal ما عرفش يشيله مرة جت لي عينتين في نوع من اللوالب عارفين عامل زي شغل كده لبنان كده شجر او شغل فلسطين الارض كده اه كده عامل كلوات كده, كده. معايا دكاتره ده اللولب ده للجسم اسمه مالتيلوت. مالتيلوت ده ده تمام كده في كده ايه يعني طالع منه بروز كتير قوي كده ده بيخش يلبس جوه اقل واحده اسمها دي يعني تجيلي اي عينه في حاجه اسمها مالتيلوت. لود ده كده ايه اه عامل كده اهو بالمنظر ده ده بيخش يلبس مارا قلت له عينتين عينه من مصر هنا وعينته ليه مش عارف من حتى كده تنزانيا وهلا كده حاجة أول والله العظيم. حاجة أفريقيا كده مش عارف تنزانيا حاجة كده مع هذا قلت له كان الين فيهم مالتيلود سبحان الله وين مش عارفين حتى طلع لهم خالص نين في نفس الوقت اللي تم لله ربنا دوت مالتيلود وانا عارف انه ما هي بطل مالتيلود مالتيلود ده اصعب حاجة تخش تيلبس جوه يلبس جوه وصعب جدا تطلعه الشكل اللي بيقع منها اي لولب من دول لها جالي بقى واحد مش يوعى مني الخلص في كتير وعالين كتير وبيوعى منهم اللولب كتير عوض هم جالهم ملتي لود يلبس جوه ما يطلعش بس هذا حريف قوي يطلعه وعد حريف قوي هو يطلعه بقى طيب نيجي بعد كده كده كده عامين هذا جنرال بقى اللي هو بين وبليدين ودستشارج معانا كده بين وبليدين عائل فجأة لكده كده اهم حاجة في الايو دي هو هذي جمعوه عشان ده جي سؤال سنة والمتحاسن فات دخل فان كان في افكت اوف اي او دي ده مهم جدا وغير لجنه قرى الوحدة يقول لك ايه افكت اوف اي او دي شب... انا مجمعها حلو جدا في الاي 3 وفي الكتاب الكبير برده نفس النظام برده دم وفي في السوبر ستوري برده بص يا دكاتره الكومبليكيشنز عندنا الجنرال في عندي بين وبليدنج وذ تشارج امتى يحصل بص مجمع لكم ازاي ممكن يحصل بين ساع التركيب ممكن يحصل بين مع الدورة او ممكن يحصل بين على طول صح هذا ليس صح ساع التركيب اذا كانت يعنينا البين البين ساعة التركيب او مع الدورة او على طول مع هذا كانت بين مع التركيب او مع الدوره او على طول يلا يا دكاتره حد يفكر معايا بين مع التركيب افكر فين اولا يا دكاتره عادي يحصل بين مع التركيب لازم يحصل بين الرحم ده فيسنسيتيف حاجه جدا اللي بتترو وبوسع الرحم فموجع يحصلها بين مع التركيب خلاص فده حاجه عاديه جدا طالما البين ده يعني يعني بسيط مش جامد قوي عادي ونركبه بنفسي بركبه صح لكن هو كان جاي بين سيبير بين جامد جدا طب وانا مركبه بصعوبه شديده جدا مش عارف مركبه لا ده ممكن فقط في بيرفريشن بيرفريشن معايا يبقى مع التركيبه دي كانت تمام كده, كده يا اما عادي يا اما بيرفريشن طب مع الدورة في نوعين من بين مع الدوره اول انا قلت الديسمنوريا حاجتين سبازموديك وكونجستيف ويكتبوا بيحصلوا مع الاي دي ليه حصل بزموتي معن قاعد جلي لسه علم من شواز غريب أنا أي نوع عنده إند عنده إندوميتريت وعنده بروستاغلاندين زكيرة صح على مصر صح فيبقى عندها طب ليه عندها كونجاستيف دسمينور من لسه برده أعلم ان عندها إنفلاميشن ده عنده ممكن عندها ممكن عندها ده أو ده طبيعي غير هو بيعمل انفكشن لو ركب بطريقة مش تضيفها ممكن يعمل إنفلاشن فممكن ده او ده ممكن بزموتي عنده بروستاغلاندين كتير أو أو عنيف او انفيكشن ممكن تعمل كونجستيف ديسمينوريا معايا يا دكتوره او على طول بقى ده يعني عندها دايما وجع على طول أسفل البط كده اسفل البطن واسفل الضهر عادي جدا بصي يا دكتوره في البين لو في كوز عاجي الكوز فيش كوز ري اشور ذات انتي بس كده يبقى البين لو في انفيكشن عاجي انفيكشن بين فريش عاجي ما فيش كوز ري اشور اند انتي بروستاجل يا ماما هو بيعمل كده لا هو ده مشاكله بيعمل بين طبعا عامل اي طيب بس انت خدي برضو كده اي انت بروستك لندن زي بولترين مثلا زي بنادول حاجة داك وربنا ربناسة بليدنج اي بشنط لا لا لا لا لا لا لا ما فيه بروفرشن تيجي دلوقتي انا عرفها نيبقى كي علمين على بليدنج اده كتر بص برض بليدنج برض بص الجمال ممكن يحسن بليدنج مع التركيب او مع الدورة او على طول صح مش صح ما عشان طب ده بي البليدنج مع التركيب عادي جدا لازم كل حاجه بركب بينزل برضو لو بليدنج ليه دكاتره ماسك السيرفكس وانا قراره دخل منه اللولب واخدين بالكم اندوميتريم لو لمسته بينزل بيته رؤية جدا حاجة يعني يعني حاجه ديلكت جدا لو لمسته ممكن تنزل فطبيعي جدا طب مين ده اللي دكاتره bleeding مع الدوره اسمها ايه مين راشد داخل مين راشد ايه كونجشن صح طب ممكن اعطلون متراشيا ممكن من إيراتيشن إيراتيشن اندومترايكس اندومترايكس تعمل ايه تعمل على طول لو فيه كوز عالج الكوز لو مفيش كوز ريئ الشور وانتي بروستاك لندن وانتي فايبرينوليتيكس مستاتيكس عادي خلص شايد دافلون دايسنون اي حاجة نعم ما مش حاجة بس معلش يعني مفروض يعمل. معايا دكاتره ستشارج حاجه من اتنين يلا يا جماعه يا اما ميكويد يا اما بيورلنت حد يقول ليه ليه ميكويد وليه بيرلنت ليه ميكويد كونجكشن صح وبيورلنت ليه برافو عليك يبقى كده خلاص هذا الجنرال يا بين يا بليدنج ستشارج معايا دكاتره مهم الحاجات دي على فكره تيجي عندش تقيلك تقول يا دكتور انا عندي وجع انا عندي نزيف عندي إفرازات بقى انت عارف يا ميكو افروزك ايه مامم ازرق كده ميه كده شويه كده تمام او يعني ما فيهوش ما الحته مش وحشه ما فيهاش صديد ما فيهاش حاجه اقول لك اه ده عادي جدا ما لاش حل لكن هنا لو في هنا بيولنت تعالج بقى البي اي دي يا دكاتره ليه بيحصل بي اي دي لي بقى حاجه من يا اما انت ركبت في عينه تمام عندها انفيكشن صح ودي عفكرة كونترن ده كيش أمريكا ممنوع ترك تا لولب ممنوع اللانطعش لقته مين لا بس ما مت عياني أنا معايك مش مشكلة لكن أوه عترك لولف عيال لو قعد حمد عليك رافع عليك قضية مش ده ما رفوكش ما مشكلة الأمريكان بيجي لولب ده عندنا حاجة مسافرين ولا حاجة ركيبوا لولب عم ما نوش مشكلة في أي حاجة الألبوم ذا الحديث فخلي بالكم لو في عينه عندها انفيكشن هيطلع هيحصلها بقى كده لان دلين انت عملت لها حاجه جراحيه مدخلها انت اللولب جوه طلع من الاستيربكس سلالم تيجي انفيكشن من الفاجاين على السلالم على اللولب على انت عملت لها يعني خدمة مش تقدر بثمن معايا بجد اه يعني ساعتها جبار. جبت لها السلالم معايا يا شباب انا ممكن انت على لها مش بيحصل بقى فين بقى, بقى ايه؟ السلم بقى آه دا كده ايه؟ طبعا هناك ده لا في الارض جنب الزرياله عادي جدا هادو ركب يا عم ايه المشكله فهم عندهم, إيه عندهم مفهومات عندهم ايه يعني مكم كده لطيف فخليك دي تركب باسيب بي بيسبيك اندر كونديشن بالكم طال حصل بي مع اللولب بنعمل ايه بص يا شائع تشيل اللولب الاول ضد دي بعد كده خطأ شائع هو يعمل كده العكس هدي الدنيا الاولاب. كيف حدث شيء اللولب. لانك انت لما يكون هنا inflammation, infection شيء اللولب. كده. بتعور الدنيا كلها من endometrium. وبيحصل endometritis. وبيحصل Asherman. لا لا. هدي الاول inflammation. infection هديها. Antibioticx الاول. تنزل حارتها. شيء لا لب جدا. لما لو شدت اللولب وهو فيه inflammation كده. ممكن تعور endometrium. ممكن يحصل بعدها اشهر من السقاط. فالاول حاجة anti-xthen remove. مهم اوي دي. طيب. نقشع كده عامين على perforation. ليه يا جماعه حصل بريفرشن ليه؟ عيب دوت ممكن يبقى ايه يا دكتور صح؟ يا عيب رحم. صح ولا صح يا دكاتره؟ عيب دكتور ازاي؟ لا ما اقول لكم في الاول بقى لازم تبحث اليوترس الاول اكيد ده وضعه ازاي؟ معايا اصل اليوترس ممكن يبقى اي بي اف او ار بي اف لازم تم كل دايركشن رحم كده او رحم مقلوب لازم كل دايركشن كل اتجاه لازم تخش اتجاه معين انت ممكن انت ايه يعني ليه تفحص رحم اوت وتقيس طوله قد ايه تمام عشان لو قصير ولا حاجة انت بتعود زي هنا مثلا هم متعودين بطول معين فيخش يخرمه طبعا في مش كل واحده محمد زي الثانيه في رحم صغير رحم كبير فلازم تقيس الرحم الاول لازم تتحسوا وتقيسوا تشوفوا مقلوب ولا مقلوب وتقيسوا كبير او صغير عشان تدخل قد ايه اللي هو ايه زي ده تدخل دخل قد ايه فهنا دكتور دخل كده راجل ما يعرفش قام دخل وخلاص واعمل بيرفوجيا يا اما يبرح مقلوب او صغير معاه دكاتره طب البروش ده بقى داخل في البطن دلوقتي لو لولا داخل البطن نعمل ايه حاجه متنين اثنين ممكن نسيبه خط ما بلهوش مش مهم امتى بس في شرطين عشان لولا تسيبه في الراح... في البطن ما تقربلوش شرطين اول شرط يبقى انرت يعني حاجه ثانيه مفتوح زي الليبس مفتوح انما القوطه دي دايره ممكن تخش جوه اندست معي فعشان تجيبه في البطن من غير ما تقرط له خالص معايا دكاتره اشارتين يكون انرت بيكون مفتوح طب امتى الدكاتره نخش نجيبه امتى لو العكس يعني انا باخش اجيبه لان احنا بنركب غالبا ما فيش ما عندنا نوميديكيتس غالبا كله ميديكيت فلازم نخش نجيبه نجيبه ازاي بالمنظار بالمنظار بنخش بالمنظار بطن نجيبه ونلقطه على طول منظار بطن نعم لا لا ده في البطن ده ضلع من الرحم ضلع من في البطن هيجيبله على بالصق انر يعني نان ميديكيتد يعني اللي هو اللي بيز اللي هو بلاستيك بس ماشي يا طيب تعال نخش بعد كده على مين بقى على معلش هنط سطر صغير على الاكسبانشن مع ليه وقع ليه ده كتب يعني احنا عدينا على مين على الاكسبانشن ماشي يا ليه وقع ليه اني حالا هيقع من العينة؟ طب ينفع ايه دكتور؟ ليه؟ انا مرة شبت العينة مركبة الاولى بدا فيه في السيرفكس اول مرة بحاجة شوفها حاجة مش انترا تران ديفايس بقى انترا سيربيكال ديفايس اول مركبة يعني بصوا يا جبار في السيرفكس. ما عبرش بصوا بره السيربيكس والاولى بطلق لي كده من المنظر ده معاناها ده كانت طبعا ده هيقع لو مش بس كده تتحرك العينة كده شوية كده او كحت هيقع منها طب ما كان جايلي عشان الدكتور عاد زبيتني وركبيت لولف عاد أكد دوت سليمه مش سليمه وبص كده عاد السرطان مش سرطان مع طبعا دبايد مع هذا طبعا هيتشاد فالقصة ذا قالت هنا ممكن عيب دكتور بركبه غلط او عيب رحم على فكرة رحم لو صغير في رحم إيريديبل ممكن يترد لي لولف في سبحان الله كده هي عين الدكتور على فكرة رحم عندي لولف عني ما بزبطش عندي إيريديشن ممكن توقع لي لولف معه او ممكن عيب لولف يعني عيب رحم او دكتور او عيب لولب ده. يعني لو كبير قوي بالنسبة للرحم ما يثبتش في مكانه ممكن يقع لو صغير قوي بالنسبة للرحم لازم اك برضو انت لازم نديلك نظره ويبقى حجم اللولب متناسب مع حجم التيمه لما ما انت تكبر كده ان شاء الله لكن اللوالب هتعرف في احجام كبيرة شوية لولب والفي لولب يعني انا لسه بقول لك لس من شوية التي رحم كبير السيبر رحم الصغير لو جالك تي 7 في رحم كبير مالتي بارا كده وكبير خالص لما ركبتي ده واحدة لسه والده مرة ولا حاجة معاه ده كده فممكن يعني ممكن رحمة صغير شويه ممكن تمام بس عاده يعني دوت الاسباب ايه قليله غير ان ركب الت دي كل عين خلينا بيمشي يعني طيب نعمل لو حصل اكسبانشن نعمل ايه هركب لو وقع نعمل إيه من العيان يعني نركب لولب تاني ينغير الوسيله خالص مع يعني نركب لولب ثاني يعني نغير الوسيله خالص صح ولا مش صح ده طيب نخش بقى كده على على البريجننسي اه يتريني طبعا. طبعا. لا ما ده اخش تاني ده. الدكتورة ده كاته في السيرفكس ده. اكيد يعني ده اللي ابدأ يعني فيه مرخية ده اراني يعني ما ينفعش ده يتريني ده في الزبالة. يتحرر كده. كان يجب واحد طبعا. ما ده كاته? طيب. نخشها على مين بقى? على ده كاته البرجنانسي. ليه حصل بريجنانسي ده كاته? ممكن يوم. ممكن. أصلاً. انا هقولك هقولك اني هقولك بص كترة يا دكتره البريجننس يا دكتره البريجننس يا شباب ليه حصل بريجننس ليه؟, ليه حصل حمل مع اللولبه ليه بص ممكن يبقى اللولب ده في الرحم يا ترى يحمل او في البطن او في الشارع حصل حمل يعني انا ده دكترا في الرحم او في البطن او في الشارع طب في الرحم امتى بقى لو نبدا دكاتره ديسبليسد يعني زي في الشيربيكس كده بتحمر معها هذا قدره او ممكن يبقى هو مثلا ايه متني كده مثلا متني كده مثلا يعني رحم المعده لو ده مثلا ايه صغير كبير بالنسبة للرحم واخد اوضاع غريبه كده فممكن يحصل حمل لو كان حجمه مش بس بالرحم او ديسبليسد ممكن يحصل ايه حمل او اليوتراس كاتلا مال فورميت يعني ايه مال فورميت يعني في رحم ذو قرنين عارفين دكاتره فالدكتوره لما جت ركبت ما خدش بالها الرحم ذو قرنين راحت مركبها ده اللولب في رحم, رحم فحصل شرع بعديه بيبي في الرحم الثاني معاه جدره فخلي بالكم من المالفورميشن ما ينفعش ايه نهات في لازم <تصفيق> لازم طب معاه شباب فخلي بالكم الرحم في اللولب في الرحم بس حصل اي حمل طب في البطن يعني حصل هنا ايه بيرفورايشن طب في الشرج يبقى حصل ايه اكسبانشن صح ولا مش صح طب احتمال الحمل حاجه من اتنين مين يقدر يقول لي احتمال الحمل حاجه من اتنين يا اما ده المست كان يا <تصفيق> اما اكتروبيك بريجننسي معاها دجترا يا اما انت ادى يا اما اكتروبيك ممكن يحصل على فكرة حمل مع الاطب طب سؤال يحصل حمل مع اللولب اكتروبيك مع اللولب هل اللولب ده بيزود الاقطب ولا بيزود شيء. مدارس رايي رايي انك ده بيزود الاقطب عشان بيعمل سالبنجايتس او لو عليه بروجيسترون يعمل اكتروبيك راي اخر لما روش ما لوش اي لات ما لوش اي دعوه بالاكتروبيك ولا لكن هو اللي كان هيحصل معاها اللي حصل معاها باللولب كان هيحصل من غير لولب لكنه لكن هو عشان بيمنع الانترايتراين كله فالاكتيب بريجننسي يعني اي واحد الدكتور انا معايا انا انا وحملت ان هي اكتبت ليه لان ده لكن ملوش علاقه بالاكتيب فاللي هيجي مع كان هيجي له اكتيب برضه بس النسبة زادت بقى ليه بقى هو عشان انت معط كل الانترايتراين فمظهريا ظاهريا كده أن كل حمل مع اللولب وبين انتراتراين في اي حال بيجي بيبقى غالبا ايتري بريجننسي بالكم نعم بالشكل ده ادي اكسبانشن وقع فده احنا بنعلي عادي طب واذا جات لك هذا يا دكاتره نعمل لو انتراتراين نسيبه ولا نشيله كومن جدا هتلاقي السؤال ده بيتسال نسيبه ولا نشيره الناس كلها بقى يقول لك بقى في الامتحان بقى لازم تحل السؤال ده افتكر الامتحان سؤال ده صح رابع ليكي ببه هو على حسب فعلك انتر <الترجمة> ايو تراين بريجنانسي مع لولب على حسب فعلك لو هو بس كنا بقى مش هو قريب مني يعني تقولي بقى لو هو اكسيسيبول لو اكسيسيبول يعني قريب مني ينفع اتشال شيله لو, لو اكسيسيبول ريموف لو اين اكسيسيبول تسيبه بس لو انت سبته نسبة الابورشن وستك ابورشن خمسين في المئة من بين كل عينتين سعيب لهم اللولب واحدة منهم تسقط او ستك ابورش لو انت شيلته الناس تبقى كام خمسة وعشرين في المية ما بتختفيش ما انت لعبت في, في السيركس لعبت في الرحم يا لزلد ابورشن برضو عالية 25 في المية بس هي احسن شويه معاها دكاتره جاتلة فاحنا من مين نحن نشيل بس بشرط يبقى سهل لس انت ممكن تشيل فيه كده ام اعمل لها ابورشن لا لا انت تشيل او تسيلها لا ممكن تسيلها ياما عيال والله فيديهم لوالد اهو اللي انتصع اللولو اهو الله العظيم ياما الله الله ياما ياما يطفع عيال أديهم كده هديهم فيها لو كانت بكده معي بالكم الاتوب بنعمل اي بقى ده و don't use the iod again علج الاكتابك عادي جدا لبراطمي عادي جدا وما على كده اللي هو طب اللي عم دلوقتي شايفين يا دكاتره ملاحظين ان هو في كل حاجة قريبة من الثانية قوي طب ليه لسه ما تكتبوها انتم بتراضي مش كده بتراضي على فكره انا كده في السوبر فام بالعربي اه في الـ في الاي بالعربي ايوه لكن ما معماشها لقد قدي عايز انتوا تلقوها كده وتكتبوها دي عشانها حاجه مهمه قوي عشان دي باخر السنة هتنفعكم قوي الله العظيم والله يا جماعه الحاجه تاخدوها النهارده حياتكم من طال قوة ده فلما تجمعوها كده يعني تبقى حلوه يعني ايه نيز دايو دي يعني ذا فيشنت كان تقفيل ذا ثريتس معانا ده كاترة؟ مش حاسة مين؟ مش حاسة على The patient can't feel the دي الاحتمالات؟ يا يا يا في الرحم اللولب يا yeah, في الرحم يا yeah, في يا yeah, في الشارع في الرحم المصد كومان ان مش حاسة ان هذين التردد كده مع ميوكس طلعين في الفورنيكس فوق، في الفورنيكس مع كده مش اللي مع ميوكس طلعين في الفورنيكس يعني يعني لو هو ده كده كده أو كده كده كده هنا كده مع شوية ميوكس كده فعاي مش حسن. دي المنصة قام على فكرة ده يعني كده في في في الفورنيكس dal most common dal commonest cause lek ga zwracał na jedną otherwise. otherwise. كان كل امتحان ما بيغيبش كل امتحان لازم في مصدر داير كان في ديسفيتش اي حاله مصدر دي تعتبر حامل تيل بروفد ادرويز ايه يا في الرحم يعني ممكن بقى او بريجننسي يا في البطن برفورايشن يا في الشارع طب نعمل ايه ده كده? وقع منك يا او كان في وجع ساعة ساعه التركيب بكنت تحس ان الثريد ما بقاش تحس ممكن بقى هو اي مكانش تحس السادس الاول يبقى ده ممكن او بتحس الثريد وما بقيتش تحس ممكن يبقى وقع هيستوري اكزيمنيشن اوف اصل انفستجيشن اهم نوع هو اتش سي جي والالترا ساوند تو اكزكلود بريجننس لو بقى اخش زي ايه بقى انت <تصفيق> abdominal ولا انت peritoneal <ممكن> <تصفيق> <و تصفيق> يعني لا أنا على مين على على ما في نعم حاسس ايه ازاي مش مش ما بيبان بالبياريوم بيبان جوه طب ما تحطلي علامه في اليوترس يبقى كده لقينا جنبه جنب الاثنين جنب من بعض يبقى ده انترايتراين لو بعيد عنه يبقى ده انترا ايه انترا ابدومين ايه العلامه ممكن احط ايه علامه ايه بتبان بالاتش 3 صاغه ممكن بس ما حدش بيعمل حقصة دي دي بنعمل ايه انت البيجرام لو هو جوه انت البيجرام يبقى هو فعلا انترايت لو هو بعيد يبقى ده بره البحر خالص بس ما حدش كده خالص ما بنعمل ايه نحط ساوند ساوند حديد جو الرحم. لو ايهت جنب الساوند اعطيب ده, ده انتروي ترين. بيهت دخلص على الساوند. وده اكتوبة بريجنسي. ممكن اعمل هستروسكوب. ممكن اعمل هستروسكوب منظر رحمي ممكن. ما? الساوند عبارة عن ايه دكتب? عبارة عن تيك حديد. بيخش جوه الرحم. ده اسمه الساوند. طيب. بصده دكتب. طيب لو في الرحم نعمل ايه? لو بريجنسي ده عمل ده بريجنسي. لو التريد لدقه بس خلاص. مفيش مشكله لو في البطل عالي زي التعامل بقى لو في الشارع تعامل بقى معاهدة دكاتره يعني خالف هو بس المشكلة عندنا لو كان ايه لو كان في الرحم عادي دم خلاص يعني دوب الميوكس ويبستنتز عادي خالص لو كان تعامل لو كان تعامل لو كان تعامل ايه تعامل اهم حاجة نقطة مهمة جدا في الكيس نعم لا من الاول اللي عملت قلت يا سامو ال اكس جي اللي انت مش بقى بقى اهم ده حاجة أول, حاجة اول حاجة طيب اخر حاجة هنا بقى اللي هو ايه اللي هو في كومبليكيشن اللي هو ديسكلت ريموفل بقى ليه دي كاتبه ريموفل ليه ساعات يا دكاتره الانفيشن اللولب شريط شريط سف سف يعني ايه بقى لما أقولك واحد يا دكتور. يعني, يعني معاه ده كاتر خلاص اه, آه. آه. آه. بيسموه شريط او اللولو او اللولب معاه ده اورشيد سف معانا عمل عامل سرح صراحه ده سرح صراحه او سف ده بريفريشن شو بس فاهمين معاني الكلمات بس طيب بص يا كاتر بقى الديفكل ريموفال ساعات بيتفن في الاندويتن بيتفن بيتفن تبدأ ده طالع ازاي بعد كده او ممكن يجي تشيله بيتكسر معاك بركتج اون ريموفال تشيله ازاي كحت شيل كل الزباله دي بقى قحطه كله او هيستروسكوب برافو او هيستروسكوب <تصفيق> طيب التايمنج امتى يا دكتره نعم بص انا أقولك على حاجة هو هو القصة ان اللي هو العينين تمام على قصة ايه العين أسكية جدا اسكيه جدا العين والله ايه بقى اه بتقال ابورشن معاها دكتره ممكن واحدة مثلا عايز نفسها خلاص دكتور اركب لي لولب يبقى عارفه دكتور ده بقى ايه دكتور بقى دكتور يعني كده كده ناس, غلابة ناس غلابة عليهم على طول يعني آه دكتور فإيه دكتور بقى بقى الدكتور بقى. دكتور, أنا دكتور عايز عايز قلت الاول من داخل طب كده تنبهوا للقصه دي فقل لك بقى ايه قول يوم الدورة. وانا بقى لها مستين. اخر يوم الضوء. يعني لو هتركب ركب. عارفيته ممكن تركب في اي وقت على فكرة. طبعا مش حامل تركب في اي وقت. لكن اخر يوم الضوء احسن يوم. ليه بقى سيرفيكس مكتوح شوية. شو دام لسنا سيرفيكس مكتوح. الحاجة التي لها ده كثرة انها اكيد مش حامل. ده عليها الضوء. معانا ده كثرة. فتجيلك اخر يوم الضوء. تقوم ركب اللونة. اخر يوم الضوء. طبعا العيني تعلموا بعد كده. فتقول لها ا فأي عاد لك دكتور على فكرة نرد اخر يوم الدورة وهي طبعا تبقى حامل وعاجج جدا طلع كان أنا اخر يوم الدورة والدكتور عيني برضو الغلبان يوم إيه داخل مركب ويسقطها بعد كده وأمها بيست هالدكتور بيستسقها وبيسقها أكتر من نور ما فا برضو ما فيش فائدة فيهم أبدا كواريز يعني عين الدمارديش فهو اخر يوم الدورة ده افضل وقت ترك فيه اللولف اخر يوم الدورة عفكرة كأي وقت عفكرة هو كركب إنترا بارتم يعني كان في دكتور شم حرب واحدة تانية حد يعرفون واحدة تانية دكتور شم حرب كان بيراكب في عمل رسالة ترتيبه اللولب أثناء القيصرية بس ده في مشكلة ان هو برضو الرحم يعني مش مش رحم كبير لزل اللولب فممكن يحصل ممكن يحصل بيقع بالexpulsion اكتر شوية يعني مش فضيع يعني بس اكتر سنة فعشكات لها في الexpulsion من دين لو وتركب بست بوست بارتم رحم كبير شوية صعب اللولب يرث فيه صعب اللولب يرثبت فيه البست برطة معايا يا ممكن يقع طيب ممكن يتركب في أي وقت على فكرة أي وقت بس يبقى لعن فترة معينة أي فترة زي زي أيوة جلع بس بقى في اللولة بقى تم الدرسات أسرحة غريبة شوي مش من أول أسبوع ولكنه بعد يوم 1 day إلى أربع ست أسابيع يعني في استراليزيشن كان ويك صح؟ to weeks طيب ايه كانت دي انت ممكن تعرفها كان عندي زمان كمبيوتر لما او كمبيوتر اشتغلت عليه كان اسمه IBM حد يعرف عرفت دوت؟ Eye Infections or Liability for واحد عندها Infection او موقع يجي لها يا عندها او Liability for Bleeding عندها Bleeding لازم تشوف ايه؟ ممكن دولة او حاجة تانية برضه ما تجيش عندها Bleeding ما بيزود Bleeding اكتر فلاش عينتوا على بليدنجو تركيبونهم لو, لو أو بريجنانت أو بريجنانسي ينفع حامل هتسقط أو لابيليتي فور من جاية يقول لي اكتابك بريجنانسي يبقى لو واحد عندها بليدنج ما ينفعش أو حامل ما ينفعش أو عندها قابلية حسى الله اكتابك ما ينفعش اه طبعا, طبعا. المالفورميشنز تتكرر ينفع في المالفورميشن بتاع نيوتراس ينفع في السبتيت يوتراس بايكورد نيت ينفع في الماليجنز خدت معايا البيديكلر مول كان ينفع في البيديكلر مول ليه ما ينفعش في البيديكلر مول ليه بيعمله في الاب لو جاء بيديك ممكن افكر ان حصل في بيديكلر مول قبل كل كارسينوما واللولب بيعمل بلييدنج فبلاش اللولب مع الماليجنز طب امتى اللولب ده امتى اللولب امتى ايه نعم, dlaczego jest got to to to get pregnant, Zachodź. Zachodź. Zachodź. O Zachodź. Zachodź. Zachodź. Zachodź. Zachodź. Zachodź. Zachodź. Zachodź. Zachodź. Zachodź. expired Zachodź. Zachodź. Zachodź. Zachodź. Zachodź. Zachodź. Zachodź. Zachodź. Zachodź. Zachodź. Zachodź. what? طيب احنا كده ايه نجد ان, ان شاء الله في الساعة ونص بإذن على في التقوى التكنيكو في انسترشى يا جماعة بموفي خلاص كده ان شاء الله في التقوى بإذن لها في انسترشى نعم بقى الكامل بعد كده هنكمل تيومرز كامل والسي اي, اي اين موضعين مهمين قوي ان شاء الله ساعة حداشرة ونص وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجاز الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طبا الشمس ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته